بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد ففي هذا اليوم يوم الاحد الثامن والعشرين من شهر ربيع الاخر لعام 1434 هجرة النبي صلى الله عليه وسلم المصادف بالتاريخ الميلادي غير الشرعي العاشر من شهر مارس لسنه 2013 هذا الدرس الثامن من دروس هذه الدورة المباركه في شرح قواعد الاصور ومعاقب الفصول وهو الدرس الأخير ان شاء الله تعالى لننهي فيه هذا المكم المبارك وقد انتهى بنا الكلام في القياس عند شروط العله حيث ذكرنا بالامس شروط الأصل وشروط الفرع وشروط الحكم وبقيه الكلام على شروط العله لان اركان القياس كما سبق اربعه الاصله والفرع والحكم والعله والعله ومباحثها هي اهم مباحث القياس حيث الكلام على شروط العله وقواضح العله والاسئله التي ترد عليها وان كان المؤلف لم يطول في هذا الجانب الأخير باعتبار أن الكتاب مختصر لكن مباحث العله هي أهم المباحث في القياس واصعب المباحث واكثرها خلافا بين الاصوليين قال ثم الجامع وعرفنا بالامس ان الجامع لقب من ال القاب العله او اسم من اسماءها العلة يقال فيها عله وسبب وحكمة ومقتضي ومستدعي و قال ثم الجامع إن كان وصفا موجودا ظاهرا منضبطا مناسبا معتبرا مضطردا متعديا فهو عله يعني هذه الشروط لابد أن ان تكون موجوده في ما يعلل به ف هذه الشروط مجتمعه لا بد ان تكون موجوده الا اختل شرط من هذه الشروط فالعلله غير صحيح لا يصح التعليل به فبدا يفصلها وهناك شروط اخرى مختلف فيها بين الاصوليين لكن هذه الشروط هي الاساس والخلاف فيها ضعيف او في بعضها ضعيف ف لكن بعض هذه الشروط فيه نزاع يعني خلاف في بعضها ضعيف وفي بعضها قوي والذين سنناقش المؤلف في بعض ما سيذكره ان شاء الله بلا بالوجود قال ان وصفه المعلل به يكون موجودا يكون وصفا وجوديا قال اما الوجود فشرط عند المحققين لاستمرار العدم يعني هذا تعليل لاشتراط الوجود لأن العدم هو عدم وجود الشيء وهو إذا كان الشيء معدوما وبقي معدوما فهذا امر مستمر يعني لم يطر عليه صارئ فلصف العدمي ليس له حد ليس له نهاية إلا ان يوجد وما دام لم يوجد فهو مبني على العدم القديم والمعدوم لا يكون علة للوجود أو العدم لا يكون عله للوجود فقال ان المحققين اشترطوا ان تكون العله وصفا وجوديا فلا يكون العدم عله للوجود والصحيح خلاف ما قاله المؤلف الصحيح عندنا في المذهب واختاره الرازي واتباعه كصاحبي الحاصل والتحصيل والبيضاوي وجماعه كثيرة من اهل العلم اختاروا انه يصح ان يعلل الثبوتيه بالعدم يصح ان يعلل الثبوتيه بالعدم هذا هو الصحيح واما النفي فقيل يجوذ عله ولا خلاف في جواز الاستدلال بالنفي على النفي يعني بنسر الا انتفاء حكم الشيء على انتفائه عن مثله لان الخلاف هو في تعليل الثبوت بالعدم وامما تعليل النفي بالنفي فلا اشكال فيها مثل ان يقال مثلا لا يجوز بيع الخمر فلا يصح بيعها يعني فلا يصح لا يجوز بيع الخمر فلا يصح نعم يعني منهي عنه فهو فاسد او فلا يجوز رهنوها لان شرط الرهن ان يكون المرهون مما يجوز بيعه فلا يجوز بيع الخمر ولما كانت لا يجوز فانه لا يجوز رهنها عللت عدم جواز الرهن بعدم جواز البيع بعدم جواز بيع الخمر فهذا لا اشكاله فيه لانك تعلل عدما بعدم لكن الخلاف في تعليل الثبوتي بعدم صحيح ايضا جوازه قال أما ان قيل بعليته فظاهر يعني هو الان يفرع على القولين هو يقول ان لا خلاف في جواز تعليل المنفي بالمنفي على كل حال سواء جوزنا تعليل الثبوت بالمنفئ منعناه لاننا لو جوزناه فلا اشكال يعني اذا جوزنا ان نعلل الثبوتيه بالعدمي فلا اشكال في جواز تعليل العدمي بالعدمي من باب اولى انخلى بعليته فظاهر والا يعني وان لم يقال بعليته وهو القول الذي اختاره المؤلف وهو خلاف المذهب يعني كنا لا يصح لو قلنا لا يصح تعليل الثبوتيه بالعدمي لكنه يصح تعليل العدمي بالعدمي فمن من اي جهه قال من جهه البقاء على الاصل لان الاصل بقاؤه ما كان على مكانه والعدم نفي غير موجود فنحن نعلل به ايضا امرا غير موجود فيصح فيما يتوقف على وجود الامر المدعى انتفاءه لان من اراد ان يثبته هو الذي يطالبه بالدليل لان قلنا نحن نصحب العدم الاصلي فما دام عندنا اصل هو العدم فلا ينتقل عن هذا العدم الا بحجه تدل على الثبوت فمن يقول بخلاف النافي هو الذي يطالبه بالدليل على ثبوت هذا الشيء فينتفي انتفاء شرطه لا في غيره أي فلا يستدل بالنفي على النفي في غير هذه الصوره المذكوره على كلام المؤلف فالصحيح أنه يصح التعليل بالنفي مطلقا في الثبوت وفي النفي الثاني من الشروط قال والظهور يعني ان يكون الجامع لو الوصف المعلل به يكون وصفا ظاهرا يعني ظاهر يعني غير خفي يعني يكون وصفا غير خفي فالمشقه مثلا أمر خفي ولا لا يمكن للانسان ان تكون ظاهره امامه الا في صور محدوده جدا لكن المشقة أمر خفي فلذلك يعلل الشارع رخص السفر بأمر ظاهر منضبط أمر ظاهر غير خفي واضح للجميع وهو السفر رخص السفر تروح من أجل السفر لا من أجل المشقه التي هي أمر خفي والانضباط يعني ايضا لابد ان تكون العلة وصفا منضبطا منضبطا يعني متميزا عن غيره يعني ليس هناك اختلاط بينه وبين غيره له حد واضح كان يعلل التكليف بالبلوغ لان الادراك والعقل كون هذا الصبي اللي عنده 10 سنوات ولا 11 او 12 على نحو ذلك هذا يمكن ان يكون عنده نوع ادراك لكنني لا استطيع ان اضبط هذا الادراك بصوره واضحة جلية مثل البلوغ البلوغ علامة واضحه على كمال العقل التكليفي ليس كمال العقل من ناحيه الرشد لا كمال العقل التكليفي فالبلوغ علامة واضحه على ذلك لكن لو أنني جعلت الأمر منوطا بإدراك معين فهذا لا ينضبط معي لا ينضبط قد يكون الطفل اللي عنده 10 سنوات احسن إدراك احسن ادراك من الطفل الذي لديه 12 عاما ولم يبلغ فأناط الشارع التكليف بأمر واضح ظاهر وهو الايه البلوغ فتترتب عليه احكام فيكون البلوغ عله مثلا في جواز تصرفات كثيرة في الشرع لماذا لانه انيط به التكليف لكونه امرا منضبطا غير مختلط بغيره بل هو متميز عن غيره وكذلك السفر يصح ان يعلل قلنا لا بد ان تكون العله فيها كل هذه الشروط فالسفر ايضا وصف ظاهر منضبط بخلاف المشقة فإنها ليست منضبطه قد تختلط بغيرها قال والمناسبه المناسب وسياتي له كلام طويل عند المؤلف هو ما تقع المصلحه عقبه او تتوقع المصلحة عقبه سبق الكلام في قضيه المصلحة بالأمس عند الكلام على المصالحيه المرسلة فالمعنى المقصود من شرعية الحكم اللي هو الحكمة التي من أجلها شرع هذا الأمر قد يعلم حصوله يقينا من وراء تلك العله وقد كالبيع إذا صح ترتبت عليه اثاره من الملك وانتقال انتقال ملك السلعه إلى المشتري وملك الثمن إلى البائع وما إلى ذلك وقد يقال ان هذه العله تشتمل على الحكمة غالبا نظن غالبا حصول هذه الحكمة كالقصاص القصاص شرع من اجل ماذا حفظ حفظ النفس ولكم في القصاص حياه ومع ذلك يوجد القتل مع وجود القصاص يعني لو ان الحد يقام مع ذلك يوجد القتل في الدنيا لكن الظن ان القصاص يؤدي الى تقليل هذا التعدي على النفس وهذا الواقع ولذلك كان القصاص مشروعا من اجل ان الغالب تحقق الحكم التي شرع من اجلها وهي الحفظ او الحفاظ على النفس وقد تكون مشكوكا فيها وقد تكون متوهمة الى اخره ما ذكره العلماء في هذا المقصود المناسب هو ما تقع المصلحه عقبها قال وهي حصول مصلحه يغلب ظن القصد لتحصيلها بالحكم هذا تعريف المناسبة الصلاح هو قريب مما ذكرناه قد يغلب على الظن وقد يتيقن كالحاجة مع البيع فشرع البيع من أجل ماذا من أجل تحصيل الحاجة لأن الناس لا يمكن أن تنتظم أمورهم إلا بمشقة وعنت لو لم يشرع البيع لأن اللسان كما قلت لك بالامس عندما تكلمنا عن الضروريات والحاجيات والتحسينيات لا يمكن أن تستقيم أمور حياتهم من غير بيع و شراء ليس كل ما يحتاجه عنده أو سيرثه أو يمكن أن يوهب له وانما هناك أمور كثيرة جدا تقوم بها حاجة الناس في معاشهم ومعادهم يحصلونها عن طريق ماذا عن طريق البيع والشراء والإجارة ونحن ذلك من المعاملات التي شرعها الله عز وجل للحفاظ على حاجات الناس بحيث اذا لم تشرع مشت أمور الناس على عنة ومشقة وفساد لا لا يخل باصل الوجود ولكنه يوقع الناس فيه عناء ومشقه شديدتين لا ياتي الشرع بمثلهما قال وغيره طردي يعني الوصف اما أن يكون مناسبا لمشروعية الحكم واما ان يكون طرديا وهذا سبق لنا بالامس كلامهم فيه وان من الذي جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام وقال انه جاء مع في نهال رمضان عندي عدة اوصاف في الحديث كونه اعربيا وكونه رجلا وكونه اتى إلى النبي عليه الصلاه والسلام فهو صحابي لقيه و جامع في نهاره رمضان هناك اوصف طرديه طرديه يعني ليس لها مناسبة أن نعلق الحكم بها فلا يصح التعليل بها فكونه اعرابي ولا غير اعرابي لا فرق صحابي او بالصحابي لا فرق رجل او امراه لا فرق ما الذي ما الوصف الذي أثر في هذا الحكم هو كونه جامع في نهاره رمضان فما لم يكن مناسبا لشرعيه الحكم فانه يسمى عند اهل العلم بالايه بالطرد يعني وجوده لا يؤثر في الحكم هو وصف غير ملازم ولا ينبني عليه معنى مناسب فيه تشريع هذا الحكم ويعرف هذا بالاستقراء الشرع ادلته وعلله وحكمه فيعلم ان الشرع لم يجعل هذه الأوصاف مناطات للاحكام ولا يعلق بها الحكم شرعا قال وليس بعله عند الاكثرين وقال بعض الشافعية يصح مطلقا وهذا ضعيف وقيل يصح جدلا هذا اشد ضعفا لان المقصود بالجدل اذا كان هو الغلب غلبة من تجادله فهذا امر ليس أمرا مشروعا إذا كان مجرد الجدل لمجرد الغلبة فان هذا ليس مشروعا فلا ينبغي التعويل على هذا وللاعتبار قال ايضا من شروط العله أن يكون الوصف من الاوصاف المعتبره وللاعتبار قال أن يكون المناسب معتبرا في موضع اخر وسياتي لهذا كلام مفصل ان شاء الله بعد قليل ان تكون هذه العله يكون هذا الوصف حتى, هذا الوصف حتى يكون عله لا بد أعلم أن الشرع اعتبره إما في عين الحكم وإما في جنسه يعني يكون هذا الوصف له شاهد من أذلة الشرع أنه وصف معتبر وليس مجرد وصف ذكرها هكذا بل اعتبره الشرع في احكام أخرى في جنس من الأحكام أو في نوع أو في عين هذا الحكم لا بد يكون عندي دليل على اعتباري هذا الوصف شرعا والا فهو مرسل يعني والا لم يكن الوصف المناسب ومعتبرا فانه مرسل والمرسل ليس بحجه يمنع الاحتجاج به عند الجمهور يعني لا يجوز تشريع الحكم بناء على الوصف المرسل وسياتي ان شاء الله بيانه هذا بالتفصيل بعد قليل قال وللاطراد الاطراد ايضا من اوصاف العله ان تكون مطرده الاطراد غير الطرد الطرد ايه هو وصف لا تظهر مناسبته لان يعلق الحكم به لكن كونه مضطردا طرضيا غير مضطرد ان تقول هذا الوصف كونه هذا الوصف غير كونه هذا الوصف مضطردا المضطرد هو الذي يكون معنى دائما كلما وجد وجد الحكم عند الاقتراد كلما وجد هذا الوصف وجدت الحكم منوطا به شيء مضطرد فيه قاعده مستمره بالاقتراد كلما وجدت الوصف وجدت الحكم وعدم الاضطراد يسمى نقضا يسمى بالنقد وهو من قواعد العله عندما من قال باشتراط الاضطراد اللي هو ان يوجد الوصف ولا يوجد الحكم اذا وجد وصف وانا اعلل به ثم لم يوجد الحكم يقول لك مخالفك او خصمك ايه هذا نقد لان وجد الوصف ولم يوجد الحكم وشرط العله عند بعض اهل العلم تكون مضطرده مش قرضيه مضطرده يعني كلما وجدت أو كلما وجد الوصف وجد الحكم اللي هو كلما وجد الوصف ادعى ان هو عله في محل فإن الحكم يكون موجودا معه وهذه المساله من يعني من مسائل المشكله في علم الأصول حتى خلف التحذير ان هذا الموضع موضع النقد والكلام فيه من مشكلات علم الاصول والجدل خلاف فيه طويل وفيه اشكالات كثيره لكن نحن مختصرون على طريقه المؤلف قال وللاطراد شرط عند القاضي وبعض الشافعية فشرط العله ان تكون مطردة كلما وجد هذا الوصف وجد الحكم فاذا وجد في بعض الصور وصف هذا الوصف الذي ادعى انه عله ولم يوجد الحكم معه فليست فعله لا يصح التعليل به هذا الذي اختاره المؤلف والصحيح في المذهب القول الثاني قال وقال ابو الخطابي وبعض الشافعية يختص بمورده يعني فلا يقضح النقد النقد غير قادح في العله وهذا والصحيح عندنا وعند كثير من اهل العلم فعدم الاطراد بان توجد العله ولا يوجد معها الحكم لا يقدح في كون هذا الوصف عله ويسميه الحنفية تقصيص العله وقد سبق شيء من هذا عند الكلام على الاستحسان فالصحيح اذا خلاف ما ذكره المؤلف هو ان كون الوصف مضطردا ليس لازما للعله العله تصح وان تخلف الحكم لأن هذا التخلف قد يكون كما سيذكر المؤلف لفوات شرط أو لوجود مانع او لنص اتى استثنى هذه الصوره فلا يقدح هذا بمجرده في كون الوصف عله على الصحيح وفي المساله اقوال كثيرة جدا قال والتخلف التخلف هنا يعني لو تخصيص العله هو ان يوجد توجد العله ولا يوجد الحكم معها فتخلف الحكم عن العله له وجود العله ما عدم وجود الحكم نسميه العلل التخلف يعني ما الذي تخلف عن عن ماذا تخلف الحكم عن العله يعني وجد الوصف الذي أقول انه عله ولم يوجد الحكم في بعض الصور فهو اذا تخلف الحكم عن العله يقول هذا التخلف له اسباب إما لاستثنائه يعني اما ان الشرع نص على استثناء هذه الصور كالتمر في المصرا سبق لنا ان من اشترى ناقه مصراتا يعني ربط ضرعها حتى كثر فيه اللبن ثم حلبها فوجد بعد ذلك ان اللبن الذي فيه ليس كاللبن الذي كان في ضرعها لم اشتراها فالشارع قال انه بالخيار اما ان يمسكها واما ان يردها ومعها صاع من تمر القاعدة المستمرة ان المثل يضمن بمثله فاللبن يضمن باللبن فما الذي جعلنا نستثني هذه الصوره ونقول ان اللبن يضمن بالتمر خلافا للحنفية هو هذا ما نص تثنى هذه الصورة فالتخلف اذا من اجل نص دل على هذا نعم لا صاع من تمر قد لا يكون مساويا لصاع من اللبن ليس مثلا ولا قيميا حتى القيمه حتى القيمه ليست لان قد يكون التمر اغلى من اللبن صح فلا هو مثل ولا هو قيمة يعني الشرع لم يقل يرد قيمه اللبن من التمر بل قال صاع من تمر هذا الصاع قد يكون اكثر وقد يكون اقل نعم قال اولي معارضه عله اخرى ايضا قد يتخلف الحكم عن العله الحكم عن العله لوجود عله اخرى تعارض العله التي عللت بها الحكم باطلاق مثلا نحن نعلل رقه الولد برقه امه يتبع الولد في انتساب في انتساب اباه والامه في الرقي والحريه يعني الولد يتبع أباه في النسب ويتبع امه في كونه رقيقا او حرا اذا كانت الام رقيقه فالولد رقيق يعني عبد يعني عبدا وإذا كانت الام حره فالولد حر ولذلك قلنا بالامس انه لا يتزوج الحر امه ليه لانه سيؤدي الى رق الولد والشارع والشارع متشوفا الى الحريه لا الى الرق طيب مع ذلك من جامع من تزوج امراه غرر في زواجه إياها وظنها حرة فبانت أما الأصل أن نقول ان الولد ايه رقيق تبع لام ولكن في هذه الصوره قالوا إن الولد حر ولم يعتبروا ما في نفس الأمر بل اعتبروا ما كان في ظنه والذي عارض هذه العله احنا بنعلل رقي الولد ما ما عله رق الولد رق امه المفروض تقول عله دي معنى في كل الصور فكون ولد يكون حرا وامه رقيقه ممكن احد لا اذا رقي الام ليس عله لا فهو عله ولكن تخلف هذا الحكم في تلك الصور في الصوره التي معنى لتجوف الشارع الى الحريه فهذه عله اخرى عارضه للعله الاصليه فاعتبرنا ما في ظنه ولم نعتبر ما في نفس الأمر أو عدم المحل قد يكون تخلف الحكم عن العلة لان المحل غير موجود محل الحكم لان احنا نحن قلنا ان العلة لابد هي مركبة من محل الحكم ونفس الحكم ومقتضيه ووجود شروطه وانتفاء موانعه فقد يكون المحل غير موجود وحينئذ يتخلف الحكم لا لكونه ليس بعلة ولكن لان المحل غير موجود كما يخطر الوالد ولده فنقول القتل العمد العدوان يجب القصاص لكن قتل الوالد ولده لا يجب القصاص ليه لان تعمد لان كونه عدوانا غير واضح لان المقصود غالبا هو التاديب فشفقه الوالد على ولده امر ظاهر ويصعب ان يكون يندر جدا ان يكون الامر عدوانا محضا بل لابد ان يكون هناك شبهه تاديب او نحو ذلك مما يفعله الوالد وهم يعللون بان الابوه مانع يقولون الابوه مانع من القصاص لان الوالد سبب في وجود ولده فلا يكون الولد سببا في اعدام ابيه ما عنديش لا ليس بالدليل لكن بالتعليل لا لا هو هم الان قد, قد يكون عندي في الحكم دليل وتعليل فما الذي من أجله ممكن يعدد, يعدد الصور عندي دليل وتعليل وكلاهما يسمى دليلا بمعنى اعمل ان والدليل يقال عليهما ذلك هو الان ينظر في في ناحيه العله الحديث فقد يتكلم في سنده قد يكون ضعيفا المهم تعليل الحكم بدليل وتعليل معن او تدليل على الحكم دليل وتعليل مرتبط من عندهم قد يتكلمون على جانب دون جانب قال فلا ينقض يعني تخلف الحكم عن العله لساب من هذه الاسباب لا يكون نقضا لانه عارض العله امر اقوى منه والكلام هو هو حيث كانت العله غير معارضه لكن لما يكون عندي ما يعارضها ولذا احنا قلنا الاستحسان دليل صحيح طب الاستحسان ما هو الا تخصيص للعلم مثل ما قلت لكم بلمس الاستحسان الشرعي ليس إلا تخصيص للعلم بأني اخرجت هذه الصوره عن نظائرها ولا مع ان هذه الصوره لولا المقتضى الذي اخرجتها من أجله لكانت على حكم نظائرها وما توافق فناقض على ما اختاره والصحيح انه ليس بنقض مطلقا ثم قال والتعدي يعني ومن شرط العلة أن تكون متعدية ليخرج العلة القاصره العله القاصره يعني التي لا تتعدى محلها يعني قاصره يعني باقيه على محلها لا تتعدى عله غير موجوده في الا في الموضع الذي جاء به الشرط بنص أو ب... باجماع فما فائده العله لو كانت قاصره لن تفيدنا في القياس لان ما هو ما القياس اصلا فرع. فرع. ردوا فرعين الى اصل في, في حكم العله فاذا كانت العله لا لا تتعدى الاصل يبقى كيف اولل بها لا بد ان تكون العله متعديه وهذا هو الصحيح لانه الغرض من المستنبط لان الغرض من المست شوف المؤلف اشار اشاره دقيقه جدا قال لانه الغرض من المستنبط اشار إلى أن أنه لا يصح التعليل بالعلله القاصره إلا لو كانت بنص أو باجماع وهذا لا خلاف فيه إنما الخلاف في المستنبط اللي هو يسمى عندنا بالامس كما قلنا إيه؟, ايه يا اخوانا بس مالكم تخريج المناط انا لسه عندي نص ولا اوصف عندك بها ولكني استنبط ما يمكن ان يكون علما هذا التخريج تخريج المناط لا يصح ان يكون الاستنباط فيها على علة قاصره بل لابد ان تكون متعديه لكن لو أن الشارع نص على عله وكانت هذه العله قاصره فيصح التعليل بها لكن مش هيصح القياس التعليل غير بقياس. القياس القياس قدر زائد على التعليل لأن يا لك ما علة كذا أقول العله هي هي هي هذا الشيء طب هل هذه العله توجد في غير هذا الموضع الا توجد في غير هذا الموضع فكونه لا يقاس عليه ليس معناه لا عله له لكن شرط القياس ان تكون العله متعديه وليس شرط التعليل ان يصح القياس واضح الفرق اذا يصح تعليل التعليل بالعلله القاصره في العله المنصوص عليها شرعا وفي العله المجمع عليه بنص الشارع بكتابنا او سنه او مجمع عليه اما العلل المستنبطه فلا يصح أن تكون عله قاصره بل لا بد ان تكون متعديه لهذا قال لانه الغرض من المستنبطه والا فما فائده الاستنباط اذا كان كانت الاستنباط لا يؤدي الى قياس فاما القاصره وهي ما لا توجد في غير محل النص كالثمنيه في النقدين هذا على قول من قال ان العله في الذهب والفضه في جريان الربا فيهما الثمنيه نحن نقول العله ايه الذهب لكن في روايه في المذهب وقول بعض اهل العلم أن العله السمنية حينئذ نقول ثمن الاشياء وذهب والفضه وهذا غير موجود في غيره لكن في زماننا يمكن ان نقول الثمانيه موجوده في الأوراق النقدية فتكون مما يجب فيها الذبه لانها بمثاله الذهب والفضه فتفيدنا هذه العله وتكون الثمانيه أيضا قاصره على ثلاثة اشياء ثلاثه اشياء ذهب وفضه الاوراق النقديه كالثمانيه في النقدين فغير معتبرة وهو قول الحنفيه خلافا لابن الخطاب والشافعيه فاما القاصره ثابته بالنص او بالاجماع فاجمع العلماء على صحة التعليل بها وان الخلاف انما هو في المستنبط وقالوا فائده ثبوتها بالنص والاجماع ان نعرف المناسبات وان نمنع الالحق يعني فائده ما لا تقيف عليه تصور تقول تقول لهم ما فائده التعليل الا فائده التعليل الا اقيف اني اعرف أن, هذا أن هذه هذا الوسط هذه العله قاصره على على مورد النص لأن لو قلت هذه ليست عله فقد يبحث باحث عن علة اخرى ويعدل الحكم فما الذي يفيدني في أن اعلل ما ثبت بالنص اذا كان قاصرا ان هذه العله يفيدني أن اقول لغير من اراد القياس لا قياس فيها لأن العله قاصره وفي فوائد أخرى ذكروها ذكروها كتقويه النص ونحو ذلك طيب فان لم يشهد لها إلا أصل واحد هذا الكلام في المناسب الذي اجلته لان الكلام فيه يحتاج إلى جمع يكون في موضع واحد قال فان لم يشهد لها إلا أصل واحد فهو المناسب الغريب الغريب لم يعتبر ترتب الحكم على الوصف لم يعتبر ترتب الحكم على الوصف بنص ولا باجماع هو أمر لم يعتبر فيه ترتب الحكم على الوصف بنص ولا باجماع سمي غريبا لانه لم يشهد له غير اصله بالاعتبار يعني لولا أن الشرع ذكر هذه العله في هذا الموضع ما كنا نعلل به ليس عندي ما يشهد من نص أو اجماع لهذه العله انها عله إلا مورد النص الذي جاءت فيه الا النص الذي جاء فيه كما من علل الربا في البر والشعير والتمر والملح بالطعم قال انها مطعومات انا ليس عندي ما علق بالطعم في كوني عله في غير هذا الموضع فهذا يسمى مناسبا غريبا في مناسبة ليس قاصرا لكنه غريب يعني غريب غريب على العلل الشرعيه يعني ليس له ما يشهد له غير الأصل الذي جاء فيه ليس له ما يشهد له بالاعتبار غير الأصل الذي جاء به لكن هذا يجري على قول من قال ان العله هي الطعم فيجري الذب في كل المطعومات قال هناك كلام كثير في العله في المناسب سياتي بعد قليل ان شاء الله قال وان كان حكما شرعيا يعني يصح أن يكون الوصف الذي يعلل به حكما شرعيا بان يقال مثلا هذا الشيء يجوز بيعه فيجوز رهنه فأنا اعلل جواز الرهن بجواز البيع او اقول مثلا من صح طلاقه صح ظهاره فانا علمت صحه ظهار هذا الرجل بصحه طلاقه فلو كان صغيرا يصح طلاقه فايضا يصح ظهاره وهكذا لقوله عليه الصلاه فالمحققون تجوز علليته يجوز التعليل بالحكم الشرعي لقوله عليه الصلاه والسلام ارايت لو كان على ابيك دين يعني فكما انه يجب ان تقضي عن ابيك الدين يجب ان تقضي عنه الحج الذي كان نذره او الصوم او نحو ذلك ارايت لو تمضمض في من قبل امراته وهو صائم نعم فنبه بحكم على حكم يعني الشرع استعمل هذا بان ينبه بحكم على حكم الحكمه في هذه الصوره كالحكم في الصوره الاخرى فكذلك نحن نصح ان نعلل بالحكم الشرعي وقيل لنا وهذا قول الثاني لكن الصحيح جواز التعليل به ثم هل اشترط انعكاس العله انعكاس العله أو ما يسمى بالعكس هو انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف أو عند انتفاء العله يعني إذا انتفى الحكم بانتفاء العله فانه انعكاس المساله هذه اولا العلل العقليه حكى إمام الحرمين رحمه الله في التلخيص الاتفاق على اشتراط الاقتراض والانعكاس فيه وفي خلاف عند الرازي وبعض المعتزله لكن امام الحرمين حكى الاجماع على انه لا بد في العلل العقليه لأنها مؤثرات ولا يمكن تخلفها فلابد أن ان تكون مضطره منعكسه لكن الخلاف في العلل الشرعيه وليس في العلل العقليه الخلاف في هذه المساله مبني على جواز التعليل بعلتين وهي مساله ساتينا بعدها قليلا ان شاء الله لانه اذا جاز ذلك يصح أن ينتفي الوصف ويبقى الحكم لاني بقول ان الوصف ثابت بعلتين معا فانتفاء وصف من الأوصاف لا يؤدي الى انتفاء الحكم وما هذه مبنى المساله هذا مبنى المساله في الحقيقه وان كان فيه يعني الذركشي في تراسل الذهب ذكر عده مسائل يرجع الى خلافه في هذه المساله لكن الاظهر أن الخلاف يرجع الى مساله التعليل جواز التعليل بعلتين وسائر الكلام فيه ان شاء الله فهل يشترط ان تكون العله منعكسه قال فعند المحققين لا يشترط مطلقا هذا قول الجمهور واختار المؤلف رحمه الله قول الغذال في المساله الغزالي رحمه الله اختار انه لا يشترط الانعكاس اذا كان هناك علة اخرى اما اذا لم يكن الا عله واحده فالعكس مشروط لازم قال لان انتفاء العله يجب انتفاء الحكم ولكن لان الحكم لابد له من عله فاذا اتحدت العله وانتفت فلو بقي الحكم لكان ثابتا بغير سبب ولا صحه بوته شيء إلا بسبب من الأسباب أما إذا تعدلت العله فلا يلزم انتفاء الحكم عند انتفاء بعض العلل انتفائه عند انتفاء جميعها لأن يقول هو ثابت بهذه العله وبهذه العله وبهذه العله كالحادث يثبت مثلا بمشي المراه لشهوه وبالبول وبالاكل لحم الإبل فاذا انتفى بعض هذه الأسباب لا يؤدي الى الحدث فيقول لا يلزم من انتفاء علة من عده علل في حكم واحد أن ينتفي الحكم عند انتفائها كما ينتفي عند جميعها فهذا ما اختاره المؤلف ياتي الكلام على العلل العله المختلفه اريد ان أبين لك ان هذا القول الذي اختاره اختاره تبع للغزالي سياتي الكلام ان شاء الله على العلل التعليل باكثر من عله لكن الذي عليه الجمهور أنه لا يشترط الانعكاس لا يشترط الانعكاس مطلقا يعني لو انتفاء الحكم عند انتفاء العله أو أفهم الحنابلة نلاقي شرط الجمهور منهم من الحنابلة ثم قال وتعليل الحكم بعلتين في محلين او زمانين جائز اتفاقا المعلل بالعلل المتعدده إن كان واحدا بالنوع فيجوز تعدد علله بحسب تعدد افراده واشخاصه بلا خلاف فالقتل مثلا يعلل قتل زيد بكونه مرتدا وقتل عمرو بكونه قاتلا عمدا عدوانا وقتل بكرم بكونه زانيا محصنا يبقى القتل علل باكثر من عله ولا لا فإذا كان القتل نوعا اذا كان كانت العله نوعا تحتها أفراد فيصح أن تتعدد بلا خلاف لاني التعدد بحسب تعدد افرادها واشخاصها أما إن كان واحدا بالشخص فحكي الاجماع على امتناع تعدد العلل فيه لانه اصلا واحد مشخص في صورة واحدة فكيف تتعدد العله واما العلل الشرعيه فهي محل الخلاف كتحريم وطء الحائض المعتده المحرمه انا عندي كام حاجه تخلي الوط ده حرام ثلاث حاجات حائض وفي العده ومحرمه فالتحريم باي علة من هذه العلل او بها جميعا وكالحدث او علله بخروجي خارجا من الفرج من أحد السبيلين والان احمل ابل عشان احنا حنابله واوصل مره لشوه عشان احنا حنابله برضه وزوال العقل الا يسير نوما من قائم او قاعد عشان ماض احنا حنابله واقعد عن البعاله الكثير فهذا الحدث اللي انا اقول هذا محدث طب ايه سبب كوني محدثا ما عله كوني الحدث علل متعدده وهكذا قد يعلل الحكم بعلل متعدده ابن السبكي يقول ان ليس في باب القياس اشكل من الكلام على هذه المساله اشكل مسألة في القياس كله في القياس كله هي مساله التعليل بعلتين ومع طول هذا الخلاف طويلا حتى اوصلوه الى الخلاف الى 10 اقوال شيخ الاسلام اختار انه خلاف لفظي وانه لم يتوارد على محل واحد وانما تنوعت فيه العبارات قال هذا في المسوده ثم في الجزء 20 من مجموع الفتاوى صفحه 167 وما بعدها وارجعوا الى هذا البحث النفيس أطال الكلام جدا على أن الخلاف في هذه المساله خلاف لفظي ابن السبكي برفع الحاجب في الجزء الرابع صفحه 201 و204 حوى محاوله كلام الشيخ الإسلام لكنه لم ينقل عنه طبعا معروف ما بين ابن السبكي وما بين ابن تيميه فلكنه قال نفس الكلام أو نفس المعنى الذي قاله ابن تيميه ولا شك ان ابن تيميه اسبق ليه لانه اسبق من ابن سبكي يعني زمانه هو في رتبه مشايخه فيقينا لم يطلع على كلام ابن سبكي لكن ابن السبكي قال كلاما كثيرا في رفع الحاجب مثل كلام المنجميه يؤيد به ان الخلاف في هذه المساله لفظي ارجع لمجموع الفتاوى 20 على 167 وعلى ورفع الحاجب الجزء الرابع صفحه 2124 وان كان ابن السبكي رحمه الله اختار المنع اختار منع التعليل باكثر من عله واطال جدا في الانتصار لقوله لكنه كلام في ضمن هذا الانتصار للمنع يشير الى ان الخلاف لفظي ايضا الشيخ بخيت المطيري في سلم الوصول على نهايه السور اختار ايضا لفظي اا الحاجب الجزء الرابع صفحه 249 صفحه 249 وما بعدها اما مجموعه الفتاوي الجزء ال 20 صفحه 167 وراح لان الكلام هنا يطول جدا لو نقلتوا هذا الكلام مش حنخلص النهارده فخلينا يعني انا اعطيتكم اشاره سريعه ورجعوا انتم الى باحتياج هذه المساله المشكله وتعليل الحكم بعلتين في محلين أو زمانين جائز الاتفاق لان عرفنا ان تعدد المحال يصح فيه تعدد العله لانه ليس هناك اجتماع اثرين على مؤثر واحد ليس هناك اجتماع فعين على اثر واحد ليس هناك اجتماعه مؤثرين على أثر واحد أو شيئين اثرى في وجود اثر فما عندي مؤثرين في أثر بل كله محل له أثر واحد والاشكالهم عندهم اصلا في قضيه الاجتماعي مؤثرين على أثر لان ما الذي اوجب وجود هذا الاثر اما احدهما واما هما معا واما ان الاثر يتعدد بتعدد المؤثرين فمن هنا كان المساله فيها اشكال فاما مع اتحاد المحل نعم قالك تحريم وطء الزوجه اثاره للحيض وتره للاحرام فاما مع اتحاد المحل او الزمان فالاشر هو بقول اصحابنا وهو قول بعض الشافعيه يجوز وهذا هو الصحيح الذي عليه الجمهور عندنا صحيح عندنا وعند جمهور العلماء أن يصح التعليل باكثر من عله لكن خلاف لفظي كما بينته لكم وقيل يضاف الى احدهما وقيل لا, لا يجوز التعليل بعلتين وانما العله واحده منهما لا بعينها اضف إلى واحدة لا بعينها والصحيح بهما ان الصحيح ان يصح التعليل بهما مع التكافؤ يعني اذا كانت في رتبة واحده واما مع القوه فيحال التعليل إلى العله الأقوى منهما كان يكون مزمنا عليها أو منصوصة مثلا مثل لو كان عندي يعني في هذه الصوره يقول مثلا لحم الإبل والبول ايهما يعلل به الحدث بال واكل لحم ابل قال عن البول لانه مجمع عليه على هذا القول لكن احدرى صحه التعليل بهذا وهذا والا فالاقوى مع اتحاد الزمن يعني وهو يقول يأكل اللحم ابل لان لو كال لو بال اولا فما اكل لحم ابل حن على البول لانه متقدم لكن لا هو قال ماذا قاعد يبول في الحمام ان ياكل لحم ابل او خلينا نقول باله و بس البول والغائط يعني شيء واحد يعني في المعنى واحد اللي خارج من اهل السبيلين او يعني اي اي حدث اخر مثل راته بشهوه و ذلك لمست امراته بشهوه خرج من هري في نفس الوقت في هذا الموضوع هما كل منهما في وقت في زمان واحد لكن ايهما اقوى خروج الريح لان لمس المره بشهوه في خلال فقال يحال حينئذ على الاقوى او يحال على المتقدم لو لم يكن في زمان واحد والصحيح انه يحال على احدهما او عليهما جميعا عليهما جميعا وانه لا مانع من التعليل باكثر من عله قال وثبوت الحكم في محل النص بالنص عند أصحابنا والحنفيه لوجود قبوله وان لم تعرف علته وعند الشافعيه بالعله ما الذي يقول ثبوت الحكم في محل النص بماذا يعني هذا الحكم ثبت فيما جاء به النص حكم مثلا مس ذكر انه ينقض الوضوء او حكم الخمر انها محرمه هل ثبت التحريم في الخمر بالنص المحرم ولا بالعلله التي هي الاسكار في خلاف منهم من قال ثبت بالنص ومن من قال ثبت بالعلل والخلاف نظري لكن يعني لا معارضه لان من كلا منهما معتبر لكن ما الذي اثبته وهو مبني على ان العلل هل هي دواعف ولا امارت وسبق الكلام في ذلك فمن قال ان الحكم ثابت بالعله قال لانها باعث ومن قال ان الحكم ليس ثابتا بالعله قال لانها اماره وعلى كل هذا خلاف لا ينبني عليه عمل قال والاكثرون ان اوصاف العله لا تنحصر في عدد يعني ممكن بناء على جواز التعليل باكثر من عله فيمكن ان تتعدد الاوصاف ايضا الى اوصاف كثيره تكون اوصاف العله متعددة وقيل الى خمسة يعني العله ممكن تراكم من وصفين 3 4 5 هذا اقصى شيء عند بعض اهل العلم وبعضهم قال وهو الصحيح ان لا حصر مهما وجدت اوصاف مناسبه فانه يصح التعليل بها ثم انتقل المؤلف الى بحث مهم جدا وهو كيف اثبت العلة كيف اعرف ان هذا الوصف عله المؤلف لم يذكر جميع الطرق طرق اثبات العله ولكنه ذكر كثيرا من المهم منها قال وللاثبات العله طرق ثلاث لان اما بالنص وإما بالاجماع واما بالاستنباط كم طريقه ثلاثه لكن كل طريقه تحتها انواع تحتها أفراد كثيره يعني كل نوع من هذه الانواع تحته أفراد كثير إما بالنص وإما بالإجماع واما بالاستنباط قال وللاثبات العله طرق ثلاث النص والنص إما ان يكون صريحا وإما ان يكون ظاهرا وإما ان يكون ايماء المؤلف ادمج الصريح والظاهر في كلام واحد وفصل الإيماء قال بأن يدل عليها بالصريح يعني يدل النص على ثبوت العلة دلالة صريحة يعني نصية يعني لا تحتمل إلا أن يكون هذا الشيء علة كقوله العلة كذا أو بأدواتها أدوات التعليل مثل الباء في قوله ذلك بأنهم كفروا فيكون العذاب أو هذا الذي ترتب على كفرهم مبني على الايه على الكفر الباء هذه تفيد ان العلة هي الكفر واللام اللام ليست نصا اللام ظاهره وهذا يعني مما يلاحظ على هذا المساله انه ادمج النص والظاهر معا وصاب ان اللام من الظاهر ليست من الص... ليست من الصريح ثبتت ب... بالنص لكن ظاهرا ثبوتا ظاهرا ليس صريحا ليه لان اللام ليست صريحه لان لها معاني لا له لا يريد بالنص هنا ما يقابل الايمان لنقسم ما ثبت بالنص إلى نص وايمان فاللام ليست صريحه في التعليل لان لها معاني كثيرة كما ذكرها ذكر اهل العلم في كتب اللغه في كتب الاصول لكنها ظاهرة ولا اشكال في الاحتجاج بها لكن التفريق هنا بين كونها نصا او كونها ظاهره فليست في قوة التعليل من أجل من أجل نص واللام ظاهر وليست نصا بل ولا مثل لتكونوا شهداء على الناس وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وكي ايضا كي من ادوات التعليل وهي نصب في التعليل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم كي لا يكون على المؤمنين حرج في ادواج ادعياءهم اذا قضى منهن وطرا فيدل على ان ما بعد كي علة على ان بعد كي عله لما قبلها وحتى أيضا حتى من ادوات التعليل وهي نص مثل حتى لا تكون فتنه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ومن اجل ايضا من اجل من اقوى ادوات التعليل مثل من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انما جعل الاستئذان من اجل البصر فكل ما كان فيه بصر فانه لا بد فيه من الاستئذان سواء دخلت بنفسك او نظرت من ثقب في الباب او من شباك او نحو ذلك انما جعلنا الاستئذان من اجل البصر وانما نهيتكم عن عن الادخار لحوم الاضاحي من اجل الدافه التي دف شوف النبي عليه الصلاه والسلام ينص على التعليق في يدل على ان اذا لم يوجد البصر مثلا فلا يجب الاستئذان ولهذا اعتقد عند ابن ام مكتوم فانه رجل اعمى تضعين ثيابك عنده لا يبصر يكون ما بعد من أجل عله لما قبلها وكذلك اذا قال ابي بن كعب يا رسول الله اجعل لك صلاتي كلها دعاء يعني فقال اذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك يبقى إذن يدل على التعليل وكذلك إن إن تدل على التعليل مثل إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليه فما عله عدم نجاسه الهرس مع كونه غير ماكل اللحم انها من الطوافين عليكم فكل ما وجدت فيه عله التطواف يكون نفس حكم الهره لهذا قال الاصحاب والهره وما دون سقر الهره وما دونها في الخلقه طاهر فلم يجعلوا الحكم قاصلا على الهر اللي جاء فيه حديث ابي قتاده ولكنه عدل الحكم إلى كل ما وجد فيه معنى المعنى الموجود في الهير وهو الطواف من اين اخذتم هذه العله قالوا العله في قول علي رضي الله انها من الطوافين عليه او بالتنبيه والا هذا النوع الثاني من انواع اخذ العله من النص وهو ان يقرن الحكم بوصف يقرن الحكم الشرعي في النص بوصف في النص ايضا على وجه لو لم يكن هذا الوصف عله لكان الكلام بعيدا عن فصاحه الشر يعني يترتب الحكم عقبه وصف لانه اذا لم ارتب الحكم على هذا الوصف الذي اقترن به لكان ذكر الوصف في الشرع يعني في سياق بلاغه الشرع وفصاحته بعيدا كالفاء قال إما بالفاء مثل ويسالونك عن المحيض قل هو اذم فاعتدل هو السؤال عن المحيض جوابه ايه اعتدل النساء في المحيض طب ما فائدة ان يقول هو اذم فاعتدل يرتب الاعتدال على الاذم الفاء ان العله هي الآن فكلما وجد الحيض فانه يمنع الجماع لهذا يقولون إذا حصل طهر خالص في أثناء زمان الحيض في مدته يجوز الجماع ليه لان العله مش موجود صحيح هو زمان حيض ولكن لا اذى فيه فخلوص النقاء في زمان الحيض طهر كما يعرف في كتب الفقه فهذا التعليل مبني على أو هذا الحكم مبني على العله وهو ان الحيض آذى اذا وجد وجد الحكم واذا عدم عدم الحكم اما بالفعل ترتب حكم عقد وصف بالفاء وكذلك قول تعالى والسارق والسارقه فقطعوا ايديهما والزانيه والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلد وقول الصحابي سها النبي صلى الله عليه وسلم فسجد فعرفنا ان عله السهل وهكذا هذا يسمى تنبيها وايماء فليس صريحا مثل من أجل ولكنه يقال هذا لو لم يكن عله فانه بعيد عن فصاحه الشارع عن طريقة الشارع في الكلام وتدخل على السبب يعني تدخل الباء على السبب الذي يكون سببا لما قبلها كقوله صلى الله عليه وسلم فانه يبعث ملبيا في الذي مات محلما وقصته ناقته وقصته ناقته فمات فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامه ملبيا ولا تخمر الراس فانه يبعث يوم القيامه ملبيا وعلى الحكم مثل والسارق والسارقه فاقطعوا تدخل فاعله الحكم ويقال حينئذ ان تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعليه ما منه الاشتقاق فالسارق مشتق لان اسم فاعل اسم الفاعل مشتق من ماذا من المصدر الذي هو السرقه فالسرقه عله لوجوب القطع السرقه وسلقه وقع اليوم دل على أن السرقه علة لوجوب القطع سهف فسجد يدل على أن السهو لان الاصل هو المصدر عند البصريين فدل على أن السهو عله لوجوب او عله لمشروعيه السجود ليس الوجوب قد يكون وجوبا قد يكون استحبابا وزنا فرجم زنا ماعذ فرجمه النبي صلى الله عليه وسلم فدل على ان الزنا هو العله في الرجم لانه محصن او ترتيبه على واقعة سئل عنها هذا ايضا من طرائق التنبيه والايمان في الشرع اللي ولو لم يكن السؤال عله للحكم لكان اقتران الحكم به بعيدا لغة وشرعا فهو نوع من انواع الايمان مثل الرجل الذي ساله في نهار رمضان عن الجماع الاعرابي فاوجب النبي عليه الصلاه والسلام عليه الكفار فلولا ان يكون الجماع هو السبب لكان بعيدا ما معنى ايجاب الكفاره بعد هذا السؤال كقوله صلى الله عليه وسلم اعتق رقبه لمن ساله عن الجماع في نهار رمضان فنعلم ان الجماع هنا هو العله تعالى الله اكبر قال او لعدم فائدته ان لم يكن عله كذلك وكذا مما لم يذكره ترتب الحكم على الوصف بصيغه الجداء ومن يتق الله يجعل له مخرجا يبقى ما عله جعل المخرج تقوى الله عز وجل يا لسان النبي من كان بفحشه مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين ما عله مضاعفه العذاب لان كان بفحشه مبينه طيب ومن يقنت من كنا لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما وهكذا اذا كان الحكم يترتب على الوصف بصيغه الجزاء قال اولي عدم فائدته لم يكن عله كقوله صلى الله عليه وسلم انها من الطوافين عليكم لان ما فائدة ان يقول في سر الهره انها ليست بنجس ثم يقول انها من الطوافين عليكم لو لم تكن هذه عله لعدم النجاسه لم يكن ذكرها فائد وكلام الشرع ينزه عن اللغو الذي لا فائدة فيه او في حكم بعد ثبوته لحدوث وصف مثل لا يرث القاتل طيب القاتل لو كان والدا او ولدا او نحو ذلك ولم يكن هذا الشخص لو كان والدا او ولدا يرث, يرث او لا يرث يرث ما الذي يجعله ينفيه عن هذا الوصف الا نصع الا لا يرث القاتل والاصل انه يكون اذا كان ولدا او والدا او يعني ممن يرث بالفر او بتعصيب انه يرث فما الذي اخرجه عن الاصل وهو انه يرث هو ما ذكره من تعليق الحكم بهذا الوصف او بهذا اللقب فقال لا يرث القاتل دل على ان القتله عله او نفي حكم بعد ثبوت لحدوث وصف كقوله لا يرث القاتل أو امتناعي عن فعل بعد فعل مثله لعذر يعني امتنع امتنع عن فعل بعد ما فعل مثله لعذر فيدل على عليه العذر كامتناعه عن دخول بيت فيه كلب يعني هو كان يدخل البيت وجاء مره يدخل فوجد صوره فلم يدخل بيت عائشه رضي الله عنه بيت يدخله دائما باستمرار كل يوم يدخل بيت عائشه مره وجد صورة فلم يدخل يبقى ايه عله عدم الدخول لا بد ان هناك شيئا طارئا طبيعي لترى الصوره لا شك حينئذ ان الصوره هي العله في عدم الدخول او لان في داركم كلبا كما في حديث اخر لما لم يدخل بيت قوم من الانصار او تعليقه على اسم المشتق من وصف مناسب له اللي هو مثل ما قلت لكم تعليق الحكم بالمشتق يؤذن يعني يعلم بعليه ما منه الاشتقاق اللي هو المصدر كالسالق كا والسارقه فقطعوا ايديهما فاقتلوا المشركين ونحو ذلك ما فيه تعليق الحكم بشوصف المشتق فننظر الى مشتق منه الذي هو المصدر ونقول هو العله والسارق والسارقه فقطعوا ممكن نعلل بطريقتين بالفاء وبكونه علقه بالمشتق الذي هو السارق فيؤذن بعدية ما منه الاشتقاق الذي هو السرقه وهكذا او اثبات حكم ان لم يجعل عله لحكم اخر لم يكن مفيدا كقوله تعالى واحل الله البيع فهذا عله لصحه البيع فحل البيع دليل او علة على صحتي وترتب اثاره عليه وحرم الربا لبطلانه نستدل بتحريم الربا على بطلانه كما سبق في ان النهي يقتضي الفساد والاجماع هذا المسلك الثاني من مسالك اثبات العله أي بل الأول هو النص وهو ثلاثة انواع اما صريحا وإما ظاهرا وإما بالتنبيه والইماء عرفنا الصريح مثل من اجل ونحو والظاهر مثل اللام والইماء مثل الفاء ونحوها مما ذكر طيب بعد ذلك المسلك الثاني من الثلاثه المسالك التي ذكرها المؤلف نص واجماع واستنباط الثاني هو الاجماع قال والاجماع فمتى وجد الاتفاق عليه ولو من الخصمين ثبت يعني اذا وجد الاتفاق بين المسلمين على أن هذا الوصف عله خلاص الاجماع حجه فاصبر هذا الوصف عله ويلزم من يجادلك بان يعلل بهذا التعليل ولا ينظر إلى عله اخرى طب لو لم يكن اجماعا للأمة كلها ولكنه اجماع بين المتناظرين او بين الخصمين اثنين يتناظرون اثنان يتناظران فكل منهما متفق على أن العله كذا هل يصح أن أحتاج على الخصم بهذه العله نعم وما يجيش بقى هو يقول لي اصل فيها خلاف طب وانا مالي في خلاف انت ماذا تقول انت تقول انها عله وانا اقول انها عله فلا شان لنا بايه بخلاف شخص ثالث فترى اجماعا او بين الخصمين اجماعا يعني بمعناه او اتفاقا بين الخصمين دون بقيه العلماء فانها ملزمه في باب المناظره لكن الاجماع ملزم مطلقا في النظر والمناظره في باب النظر وفي باب المناظره مثل تعليل ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى ان يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان قالوا ايه العله العله هي شغل القلب تشوش الذهن وشغل القلب فمتى وجدت هذه العله فإنه لا يقضي القاضي لشده جوع أو لشدة عطش أو حر أو برد أو حاجه إلى بول أو غائط وعد ذلك إلى المفتي قال المفتي أيضا لا يفتي في هذه الاحوال فلا يفتي المفتي وهو يحتاج إلى نوم أو يحتاج إلى أكل أو شرب أو او عنده انشغال قلب بسبب من الاسباب فالعله ما هي انشغال القلب باي صوره من الصور فلا يفتي المفتي ولا يقضي القاضي حال انشغال القلب ولذلك نقول للناس يا من تتصلون بمن بالعلماء اللي تشفتوهم ليس بكل وقت يمكن أن يجيب الإنسان ولو اجاب ربما اثم شرعا لانه لن يعطي المساله حقها من النظر بعض الناس يزعل يعني اتصلت ولم يرد او كذا ولم وايش المشكله اتصلت ولم يرد وهو لا يلزمه الرد الا اذا كان في حالة تصلح أن يرد فيها شرعا ومع ذلك قد لا يلجمه وللناس من العذار والعوارض ما ينبغي للانسان ان يلتمسها لهم الا يكون انانيا ينظر إلى نفسه فقط طيب قال ولو نفس وين ثبت ثم المسلك الثالث من مسالك اثبات العله وهو طويل جدا ولكن والا يعني لم اذكر كل شيء فيه وهو الاستنباط قال والاستنباط إما بالمناسبه هذا محل الكلام على المناسب الغريب وغير مما وعلنا بالكلام عليه الاستنباط اللي هو قلب المناسبه وهي تسمى عند بعض اهل العلم بالاخاله اخاله او مناسبه واستخراجها يسمى تخريج المناط كما عرفنا بالأمس والمناسبه ما تقع المصلحة عاقبه أو تتوقع المصلحه عاقبه لرابط ما عقلي كما قال الطوفي والمناسب ثلاثة اقسام مناسب دنيوي ومناسب اخروي ومناسب اقناعي فالمناسب الدنيوي ثلاثة اقسام ضروري وهو ما سبق بالامس حفظ الدين في النفس في العقل في المال والعرض وسبق الكلام عليه وعلى مكملاته بالامس ثم الحادث ثم التحسيني وكل هذا فصلناه بالأمس فلا وصيله بتكراره ذا اسم مناسب دنيوي وقلنا انه نظريا ليس بحجه عند الجمهور لكنه عمليا يحتج به النوع الثاني من انواع المناسب ان مناسب الاخروي كتزكيه النفس والاخلاق الفاضلة النوع الثالث مناسب اقناعي وهما ليس دنيويا ولا اخرويا وتنتفي فيه ظن المناسبه بتامله وان كان بادئا الرأي يظن انه مناسب لكن عند التامل ليس مناسبا فهذا يسمونه مناسبا اقناعيا وليس بحجه فالاستنباط إما ان يكون بالمناسبه والمناسبه على ثلاثة الاقسام المذكوره هذه وقال وهي حصول المصلحة في إثبات الحكم من الوصف كالحاجه مع البيع لماذا شرع البيع من اجل ايه الحاجه احنا قلنا الشريعه يحافظوا على حاجات الناس فمن مما شرع من أجل الحفاظ على حاجات الناس البيع والشراء والإجارة ونحو ذلك فما عله مشروعية البيع الحجه والدليل واحل الله البيع انا بقول لك لماذا شرع الله القصاص ايه العله يعني الحفاظ على النفس ضروري من الضروريات الخمس طيب لماذا شرع البيع حاجه من الحاجيات لماذا شرع الولي في عقد النكاح على امراه بالغ فاكرين الاولان امبارح ضروري ولا حاجه ولا تحسيني تحسيني فهذا من التحسينيات فما اعتبره الشرع فهو معتبر بلا اشكال وما لم يعتبره والغاه فهو ملغا بلا اشكال وما سكت عنه فهو المرسل مثل ما سبق الامس وفي الـ الـ الـ الـ به خلاف والصحيح انهم يحتجون به في باب في الفروع وإن كانوا في الاصول يقولون ان الجمهور على عدمه والمالكية فقط هم القائلون به وسبق هذا كله من الامس ارجع الى باب المصلحه المرسله طيب وهي حصول المصلحه في اثبات الحكم من الوصف كالحاجه مع البيع ولا يعتبر كونها منشا للحكم والمؤثر المناسب اربعه اقسام المناسب للاسف هذا الموضع أصعب موضع في الكتاب هذه الموضع التي نحن فيها هي اصعب مواضع الكتاب الكتاب كله سهل المناسب اربعه اقسام مناسب من من عدة جهات انقسموا باعتبار محله الى دنيا و اخرى اقنا يعني باعتبار اخر الى مؤثر وملائم وغريب مرسل هو المؤلف يعني في هذا الموضع لم يرتب ترتيبا حسنا فحصل نوع صعوبه على من يقرا الكتاب ولهذا بعض العلماء لما شرحوا هذا المتن ووصلوا إلى هذه المواضع توقفوا ولم يكملوا المتن ليس التوقف لانهم لا يحسنون شرحه ولكن لانهم لاحظوا صعوبه هذا على الطالب هناك نوع من انواع التشتت وعدم الترتيب تشويش فنس الله نعين على بيان هذا ولا شك ان ترتيب هذه المواضع مما يعين طالب العلم على الفهم فنقول المناسب اربعه اقسام المناسب من حيث هذا الموضع الذي يذكره المؤلف اربعه اقسام مؤثر وملائم وغريب ومرسل كم قسم اربعه مناسب مؤثر ومناسب ملائم ومناسب غريب ومناسب مرسل المناسب المرسل برضه ثلاثة انواع وساتت الكلام عليه المناسب المرسل اللي هو اخر نوع من الاربعه ايضا ثلاثه انواع مرسل ملائم ومرسل غريب ومرسل ومرسل ثبت الغائه شرعا مرسل ملائم ومرسل غريب الغائه شرعا لان الوصف إما أن يظن أن الشارع اعتبره أو يغنى أنه الغاه أو يظن او لا يظن هذا ولا هذا لا ندري هل الشرع اعتبره او الغاه هنا ذي نقول ينقسم الى ملائم وغريب وثبت الغاءه طيب فالمؤثر اللي هو يتكلم عليه المؤلف هنا اللي هو النوع الاول من انواع المناسب المناسب المؤثر تحط كده المؤثر هذه صفه لموصوف محذوف التقدير المناسب المؤثر هو بيتكلم على إثبات العله بالاستنباط الذي منه المناسبه والمناسبه هي ان تعلن بيوصل مناسب ووصل مناسب اما ان يكون مؤثرا وإما ان يكون ملائما واما ان يكون غريبا واما ان يكون مرسلا والمرسل اما أن يكون ملائما وإما ان يكون غريبا واما انه ثبت الغاءه مين يقول اللي انا قلته والله كويس في ناس حفظوا كده طب مين فاهم لكن يحتاج الى ضبط ليحفظ كويس في مشكله اصلا مال حين طيب اهم شيئاته قليله المناسب اربعه اقسام احنا نقول ثاني طيب حوالي خلينا معنا كلام ليس سهلا اصلا طرق الاستنباط التعليل اثبات كوني هذا الشيء عله ثلاثه اما نص وإما اجماع وإما استنباط خلصنا النص والاجماع نحن الان في الاستنباط عله ليست منصوصه ولا مجمع عليه انا ساستنبط من النص العله أنظر في مقاصد الشرع وفي اعتبارات الشرع ونحو ذلك من طرق الاستنباط التي تذكر في هذا الموضوع هذا المناسب إما ان يكون مؤثرا واما أن يكون ملائما وإما ان يكون غريبا وإما ان يكون مرسلا اقسام اربعه كل قسم له معنى غير الاخر المرسل هو آخر نوع ثلاثه ايضا مرسل ملائم مرسل غريب مرسل ثبت الغائه شرعا يعني الشرع الغاه اصلا ولم يعتبره طبعاً ازاي اقول هذا الوصف اما ان يعلم أن الشارع التفت إليه واعتبره ف... فانه ملائم او لم يلتفته فيلتفت فإن... اليه ولا يعتبره فهو ملغى او لا هذا ولا هذا طيب المؤثر هو الآن يتكلم عن وصف المناسب المؤثر اللي هو اول نوع من انواع الوصف المناسب اللي هو مؤثر أو ملائم أو غريب أو مرسل هو الان في, في المؤثر قال ما ظهر تاثيره في الحكم بنصنا واجماع يعني إن اعتبر بنص كتعليل الحدث بمس الذكر من مس ذكره فليتوضا يبقى ايه عله الوضوء مس الذكر اول اجماع قد يعتبر هذا ايضا باجماع كتعليل ولاية المال على الصبي بالصغر ما العله في كون هذا الصبي يحتاج إلى ولي في ماله كونه صغيرا فالاول لاحظ اعتبر عينه في عين الحكم اللي هو ذكر في الحكم الذي هو وجوب الوضوء بالنص النص الذي ذكر هذا مثل ذكر فل طب الصبي يحتاج إلى ولي في ماله ولا تصرف في ماله او غير ماذن الله في التصرف ما فيش نص يوين العله لكن الاجماع على أن العله هي الصغر فصار الصغر مما علل به الشارع المنع في بعض الأمور فسنحتاجه نحن في موابع اخرى فهمتم يا اخوه اذا المؤثر ما ظهر تأثيره في الحكم اللي هو وجوب الوضوء في مس الذكر وايضا في الولايه في ولايه المال ثبت تاثيره في الحكم بنص او باجماع نص مثل من مس ذكر فليتوضا والاجماع مثل الاجماع على ان الولايه على مال الصغير لصغره وهو ثلاث نوع المؤثر ده ايضا ثلاثه اقسام المناسب المطلق او الملائم المطلق هو الوصف الذي لم يرتب الشارع حكما على وصفه ولم يدل دليل شرعي على اعتباره ولا الغاءه اللي هو المصلحه المرسلة اللي احنا اتكلمنا عليها امبارح لم يعول عليها الشرع ولم يلغيها ايضا فهي مطلقه مطلقه عن اعتبار الشرع او عن الغاء مطلقه ليس لها ما يدل على اعتبارها ولا الغائها الثاني من انواع المناسب المناسب الملائم المناسب الملائم وهو ما اعتبر بترتب الحكم على الوصف ان ثبت نص او اجماع اعتبر فيه عينه في جنس الحكم او جنسه في عين الحكم او جنسه في جنس الحكم ثلاث انواع صلى عن النبي عليه الصلاه والسلام نحن في الملائم يعني في المؤثر الملائم هذا له ثلاثه صور لانه اما ان يعتبر عين هذا الوصف في جنس الحكم وإما عكس هذه الصوره لو ان اعتبر جنس هذا الوصف في عين الحكم وإما أن يعتبر جنس هذا الوصف في جنس الحكم مثالا معتبر فيه الشارع عين الوصف في جنس الحكم قالوا تقديم الأخ من الابوين على الاخ من الاب في الميراث فيقاس عليه تقديم الأخ من الابوين على الاخ من الأب في ولايه النكاح يعني كما أن الإنسان لو مات وله اخ من ابوين واخ من اب فالاخ من الابوين هو الذي يرث والثاني اللي هو من الاب يحجب فكذلك لو أن المرأة جاءت تتزوج وليس ابوها حيا خلاص الورثاء سيكونوا اخوانها ولها اخ من الابوين ولها اخ من الاب فمن المقدم في الولايه قال المقدم ايه أبوين. الاخ من الابوين قياسا على تقديمه في الميراث الشارع لم يعتبر هذا في عين الحكم لكن اعتبره في الجنس الذي هو التقديم جنس التقديم ده تحته انواع في تقديم في النكاح في تقديم في الميراث وفي امور اخرى كفي صله الرحم مثلا ونحو ذلك يبقى التقدم في الجمله جنس اعتبر الشارع فيه عين هذا الوصف لكن مش في نفس الوصف الذي معنى الذي هو ولاه النكاح الشارع اعتبر الولايه وخلاص لكن كون الاخ الابوين مقدم على الاخ الاب جبناه احنا بالقياس يعني اشتراط الولي ده بالنص لا نكاح إلا بوليه طب الرتت بتاعه الاوليه ان الاخ الابوين مقدم على الاخ الاب جبتوها منين بحيث ان الاخ العام لو زوج ماعدم اذن الاخ الابوين لا يصح لأن الاخ الابوين مقدم طب جبتوا منين الكلام ده جينا به من القياس على وصف مناسب ملائم اعتبر فيه الشارع عين هذه الصوره لكن في جنس الحكم الذي هو التقديم فاهمين ولا مش فاهمين فالتقديم اذا جنس تحته افراد تقديم في النكاح تقديم في الميراث تقديم في الصلة وغير ذلك من صور التقديم لما كان الشارع قد نص على التقديم في الميراث فإنني أيضا اعدي هذا على التقديم في الايه في ولايه النكاح عكس الصوره دي اللي المثال الثاني معتبر فيه جنس الوصف في عين الحكم قالوا المشقة المشتركة المشقة مشتركة بين الحائض والمسافر في سقوط القضاء إلا أن المسافر اسقطنا عنه ركعتين من الرباعيه والحائض اسقطنا عنها الصلاة كلها يعني قضاء الصلاه فلا يلزمها القضاء اصلا فالمشقه جنس والاسقاط نوع لان مشقه السفر نوع مختلف لمشقه الحيض فنعتبر نعتبر المشقه جنسا لكن السقوط أمر واحد صحيح ومنه سقوط كل ومنه سقوط جزئي لكن كله واحد فاعلل سقوط الصلاة على الحائض عن الحائض بالمشقة لان الصلاة تتكرر كل يوم خمس صلوات لما يكون اغلب النساء سبع ايام الحيض يبقى 5 في 7 35 كل شهر تقضي 35 صلاه مشقه شديده مثل مشقه الزام المسافر بان يتم الصلاة تعتبر الشارع جنس المشقه في عين الاسقاط هنا بقى الجنس معتبر في عين اعتبر جنس المشقه في عين الاسقاط فجئنا ايضا الى اسقاط الصلاه حاضوا عللنا بذلك واحد يقول من انا عندي اصلا دليل يدلنا على هذا دليل من الشرع اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم وكنا نؤمر بقضاء الصوم لا نؤمر بقضاء الصلاه نقول ماشي نحن الان نعلل مع الدليل من منعنا نعلل حكمه بدليل وتعليل فبحث العلماء هنا في مثال حتى لو كان له دليل نصي لكن عندي ايضا تعليل اشرح اني عللت جنس المشقه المعتبره شرعا في عين الحكم استفدت بها في ادقاطي في التعليل في ادقاطي القضاء عن الحائض واما ما اعتبر فيه جنس الوصف في جنس الحكم فهو ان عمر رضي الله عنه قال في حد شارب الخمر اذا شرب اذا شرب هذا واذا هذا افترا واذا افترا وقيم عليه حد المفترى اللي هو القاذف يعني قالوا فاوجب حد القاذف على الشارب لا لكونه شرب هو شرب بالف بالفعل لكن حد ليس لانه شرب بل لكون الشرب مظنة القذف بل لكون الشرب مظنة القذف فاقيمت المظنة مقامه الحقيقه او مقامه الحقيقه قياسا على ايه بقى جبتوا القياس ده منين على اقامه تحريم الخلوه بالاجنبيه بتحريم وطئها اعتبرت الخلوه وسيله وذريعه الى الجماع فكانت الخلوة بالأجنبية محرمة فكذلك لما اعتبر جنس الخلوة يعني اعتبر جنس الايصال والتوسل في تحريم الخلوة لانها توصل إلى الوط اعتبرها كذلك في أن يكون القذف فان يكون الشرب قد قنفي لانه وسيله اليه وان كان هذا اجماع الصحابه يعني احنا نعلل ايضا أن عمر لما فعل هذا أجمع الصحابه على ذلك لكن ايه العله هنا لابد في في الاجماع من دليل ما الذي يعني عمر عمل يعني ما الذي فعله عمر في هذا الكلام انه اذا شرب هذا وإذا هذا افترى اذا افترى يقام عليه حد المشتري ال 80 جلده فنجلد شارب ال 80 جلده قالوا هي مساله المظنة التي اعتبر الشارع جنسها في جنس اقامتها مقامه الحقيقي فكذلك هنا نعتبر اضن ونقيمه مقام الحقيقي كل هذا من المناسب الملائم اللي هو سواء جعل الشارع اعتبر عينا الوصف في جنس الحكم او العكس اللي هو جنس الوصف في عين الحكم أو الثالث لو جنس الوصف في جنس الحكم النوع الثالث من أنواع المناسب المناسب الغريب وهو ما لم يعتبر فيه ترتب الحكم على الوصف بنص ولا باجماع فيسمى غريبا ليه غريب لانه لم يشهد له إلا الأصل الذي جاء فيه في هذا النص بالاعتبار لو انه جاء في هذا انا حديثه في هذا النص لم يكن معتبرا شرعا كالطعم في الربا عندما علل به في الاصناف الأربعة غير الذهب والفضه فإن نوع الطعم مؤثر في حرمه الربا لكن ليس جنسه مؤثرا في جنس الاحكام فهذا على قول من يقول ان العله هي الطعم قال وقد قصر قوم من القياس على المؤثر وحده والصحيح ان الثلاثه حجه المؤثر والملائم والغريب كلها حجه لكن هو قال قصر قوم القياس على المؤثر وحده أما المرسل فهو ثلاثه ملائم وغريب وثبت الغائه وتفصيله يطول وقد يصعب عليكم الكلام لكني اشرت إليه إشارة سريعه وقد قصر قوم من القياس على المؤثر وحده وأصول المصالح خمسه ثلاث منها ذكرت في الاستصلاح اللي هي الضروري والحاجي والتحسين وهذا كما بالامس مفصله وايضا أشرنا إليها اليوم وهي المعتبره والرابع المعتبره يعني اذا اعتبرها الشارع واما اذا لم فقد سبق له انها انها ليست معتبره والرابع ما لم يعلم من الشرع الالتفات إليه ولا الغاءه اللي هو الايه المصلحه المرسله فلا بد من شهاده اصل له والخامس ما علم من الشرع الغاءه فهو ملغا بذلك مثل ان يقول قائل والله إن من جامع امراته في نهار رمضان وهو ملك من الملوك او سلطان او رجل غني فإني اوجب عليه صيام شهرين متتابعين وكذلك في الظهر ولا اوجب عليه اعتاق رقبه ليه قال لك لأن في هذه الكفايان الكفاره جذره وهو رجل رجل غني ممكن يعتق 100 رقبه فيجامع 100 مره بالشرقه معاه لكن ما الذي يذكره الصيام الصيام ما سمعش يحرم يعمل كده ثاني فافتى يحيى بن يحيى بعض الملوك بذلك ابن يحيى, يحيى المالكي افتا افتا الملوك بذلك ونظر الى ايه الى هذه المصلحه قال لك المصلحه هي رجعه وهذا غير صحيح لان الشرع لم يعور على هذا بل ذكر الكفاره بترتيب فلا من الرجوع إلى ترتيب الشرع ومن قال لك ان العله فقط هي زجره العلة ايضا هي التجوب الشرعي إلى الاعتاق يكون مصلحه للعبيد ان يعتاق فليست العله قاصره على جذر المكلف لذلك هذه المصلحه المتوهمه غير معتبره شرعا دل الشرع على الغائها كيف دل على الغائها لانه ذكر الكفاره مرتبه يبقى في تحليل رقمه من قبل الايه تمس بعد كده فمن لم يجد فصيام شهرين تبع بعد فمن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا فهذا الترتيب دل على الغاء هذه المصلحه التي التمساها بعض العلماء نعم ما هو بناء على هذا تكون معتبره بس كيف يجيبون عن الظاهر الترتيب فمن لم يجد فمن لم يستطع عندما تلا اخرى طيب خلاص ماشي اذا كان كذلك صح يا صح وينظر بعد ذلك مثال اخر كانه قال مثلا مصالح بيع الخمش والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعيهما فلم يعول الشرع على التي توجد في الخمر والميسر وانما حرمة فمن قال لا الآن في مصالح ونريد أن نفتح ابواب التعاملات بالميسر وبالخمور والسياحه المحرمة والبلد تمر بازمه اقتصاديه ومشروع النهضه الذي لن يجرنا إلا الى الخراب فنعمل في الكلام ده كله يلا خلاص يبقى ما فيش مشكله في القرض الربوي يا اخواننا الشرع الغى هذا خلو عندكم دم ده انتوا كنتوا تدافعوا في مجلس الشعب على الربا ودلوقتي تغيرون كلامكم وتبلعون سنهكم اتقوا الله هذه المصارح غير معتبره شرعا والربا نعم فيه منافع ما حدش قال منافع لكن الضرر المترتب عليه اكبر من المصارح الموجوده الموجوده فيه ولا تلبسوا الحق بالباطل يا جماعه ويا معشر العلماء اللي عاملين تنظرون لهؤلاء السفهاء اتقوا الله ولا تنظروا لهم خرجنا من الدرس نرجع ثاني والخامس منع من الشرع إلغاء من الشرع الغاءه فهو ملغى بذلك أو بالصبري والتقسيم هذا أيضا مسلك من مسالكي الاستنباط بالمناسبه اا من مسالك الاستنباط معطوفا على قولي بالمناسبه يعني اما ان استنبط بالمناسبه وسبق التفصيلها وإما أن نستنبط بالصبري والتقسيم قال نعم لا خلص المرسل خلاص هو كده خلص المرسل خلص مناسب مطلقا ولم يذكر المرسل خلص كل حاجة خلاص لكنه ما ذكرش انا اللي ذكرتها لتكمل الكلام بعد ذلك انتقل الى نوع او صوره او فرد اخر من افراد الاستنباط زي ما عرفنا النص منه مثلا من اجل وحتى والام فكذلك الاستنباط فيه صور كثيرة منها المناسبة خلاصا المناسبة من صور استنباط العله السبر والتقسيم يعني انت فاهمين اللي بنتكلم فيه يا اخوانا احنا فصلنا استنباط العله, العلة تعرف بثلاثه اشياء رئيسيه نص اجماع الاستنباط نحن الان في الاستنباط اللي استنباط منه المناسبه ومنه السبر والتقسيم ومنه غير ذلك فالان في صوره من صور الاستنباط وهو السبر والتقسيم السبر اللي هو الاختبار اسبر الشيء يعني اختبره والتقسيم أن اجزئ الشيء إلى اقسام اما كذا واما كذا واما كذا فالمراد بالثبري والتقسيمي قال حصر العلل وابطال ما عدا المدعى عله يعني حصر الاوصاف التي تحتمل أن تكون علة في الاصل عندي حكم علل باوصاف كثيره أو جاء معه اوصاف كثيره مش علل جاءت معه اوصاف كثيره فانظر في هذه الاوصاف واعمل واجري لها اختبارا وتقسيما أو اقول هذا الوصف يصلح وهذا الوصف لا يصلح الحكم اما ان يكون معللا بهذا وبعد كده انظر فيه كونه مضطربا منعكسا ومناسبا ولا لا لحظه او لا او يكون معلقا بالوصف الثاني لا الوصف الثاني ده ما ينفعش طب الوصف الثالث لا ما ينفعش فقد ابقي واحدا وقد ابقي اكثر من واحد لو لو قلنا بجواز التعليل باكثر من عله وهو الصحيح اذا انا بعمل اختبار زي اختبار معمل كده اجيب الاوصاف واعمل لها اختبارات الوصف ده ينفع ماشي الوصف ده ما ينفعش خلاص استبعده قد يبقى معي وصف واحد يبقى هو العله وقد تتعدد الاوصاف فاعلل باكثر من عله بناء على الصحيح من جواز التعليل باكثر من عله فان قال قال ما الفرق بين هذا وبين تنقيح المناط متطيح المناط شبيه بهذا قالوا تنقيح المناط اجتهاد في الحذف فقط ام في الحذف وفي التعيين وهذا اجتهاد في الحذف فقط يعني السبر والتقصيم انا احذف امورا وابقي امورا انما تنقيح المناط احذف وابقي معا فوجهاد في جهات الجات الحذف وجهه التعيين ثانيا أن الصبره يجب فيه حصر الأوصاف الصالحة للعلية ثم الغائها ما عدمت دعيه علته وأما تنقيح المناط فيلاحظ فيه الأوصاف التي دل عليها ظاهر النص وهو إن كان الحصر فيه موجوده إلا أنه غير ملاحظ ثالثا أن الصبر لا بد فيه من تعيين الجامع والاستدلال على عللته وتنقيح المناط لا يجب فيه تعيين العله والفروق هذه دقيقه وعشر التصور على المبتدئ فلا تشغلوا اذهانكم به لكن انا قلتها لمن عنده نوع تقدم في هذا حتى لا يخطئ المستفاد المصطلحات والا يعني التفريق بينها عسير ليس سهلا ان يتصوره المبتدئ اول السبري والتقسيم بحصر العلل وابطال ما عدا المدعى عله وام مثال ما قلنا مثلا في قصه الاعرابي تنظر في العلل و تلغي الاوصاف التي لا يعل لا يعول عليها الشرع وتبقي الوصف المعتبر شرعا او بقياس الشبه هذا ايضا نوع من انواع الاستنباط ولا يصار إلى قياس الشبه مع امكان قياس العله فان عدم قياس الشبه فانه اختلف فان عدم قياس العله فقد اختلف العلماء يبقى لا يصار إلى قياس الشبه لو امكن قياس العله طب لو ما عنديش قياس عله اختلف العلماء هل قياس الشبه حجه أو لا والصحيح أنه حجه قال او بقياس الشبه يعني ايه قياس الشبه قياس الشبه فرع متردد بين اصلين فيلحق باكثرهما به شبها فرع متردد بين اصلين يعني عندي اصلان لكل منهما حكم مختلف خلاص ما ينفعش واحد يقاس على الاخر اصلان يعني ثبت بالنص او بالاجماع ثم بعد ذلك وجدت فرعا فيه شبه من كل واحد من الاصلين مش ممكن يكون له الحكمين لان الحكمين ايه مختلفان لان الحكمان الحكمين مختلفان فلا يمكن ان يكون له الحكمان فلا بد ان اثبت له حكما واحدا فاقعد انا اعمل اختبارات برضو هو اشبه باي الاصلين فما كان به اشبه فاني اعطيه حكمه طبعا امر ظني وليس قطعيا فقالوا مثلا المذي المذي متردد بين البول والمني المذي انا عندي البول والمني المني منصوص على انه يوجب الغسل وهو قاهر على الصحيح البول منصوص على أنه يوجب الوضوء وهو ناجز بالاجماع طب المذي بقى نعمل معاه ايه يعني من خرج منه ماذي نوجب عليه الغسل عشان نحن نلاحظ انه ما يخرج للشهوه ولا نلاحظ انه لم يجب لم يوجب الشارع الغسل به وهو من من الفرج أو من احد السبيلين فنلحقه بالبول يبقى الطهاره بس واغسل الاستنجاء فقط وعندنا ايضا لحديث آخر تذهب انسييك معه فالاشبه ان يكون اشبه, أشبه بالبول يعني هو اشبه بالبول منه بالمني فلذلك لم نوجب الغسل مع كوني فيه شبه من المني مع كونه يشبه المني من حيث الشهوة لكن المني عند الشداد الشهوه والمدي عند بدايتها ولا يخلق منه الولد قال وكذلك العبد والله قال لك العبد متردد بين البهيمه وبين الحر العبد من حيث كونه انسانا شبه الحر فممكن يملك لان الحر يملك لكنه من حيث كونه مالا يباع ويشترى وديته ليست كديات الحر واشياء كثيره فهو كالبهيمه يشبه الامواش فشبهه بالبهيمه أكبر من شبهه مش بنقول عليه بهيمه يا اخواننا في الأحكام لكن قد في... عند الله قد يكون أفضل من الحر لكن نقول عندما يكون عندي اشكال في الأحكام هل يملك بالتمليك ولا لا مثلا فشبهه بالبهيمه اكبر من شبهه بالانسان بالحر صيخص في الانسانيه موجود فيه لكن الشارع لم يعول كثيرا على هذا الوصف وإنما الحقه ببسائر الأموال يورث ويباع ويوهب إلى اخره فهو اشبه بالبهيمه منه بالإنسان فلا يملك بالتمليك فلاس مقياس شبه فرع متردد بين أصلين مختلفين في الحكم له شبه بين هذا وهذا فيجري المجتهد عملية قياس بان يلحقه باشبه الاصلين به أو بما هو اشبه به من الأصلين قال أو بنفي الفارق بين الاصل والفرع وسبخ الكلام على هذا نفي الفارق الا بما لا اثر له وهو مثبت للعله نفي الفارغ مثبت للعله لدلالته على الاشتراك فيها يعني الاشتراك الاصل والفرع فيها على الاجمال وقد استدل استدل على اثبات العله بمسالك فاسده بعدما بين المؤلف رحمه الله طرق اثبات العله الصحيحة ذكر طرفا من طرق اثبات العله الفاسده ألا في طرق سلكها العلماء لاثبات كون هذا الشيء عله ولم يصيبوا فيها و ذكر طرفا من ذلك قال كقولهم سلامة الوصف من مناقض له دليل عليته وغايه وغايته سلامته من المعارضه وهي احدى المفسدات وصحيح انه ليس هذا طريقه من طرق ليس هذا طريقه من طرق اثبات العله يعني هم يقولون اذا لم يوجد ما يعارض الوصف ولم يوجد ما يناقضه فإن هذا يدل على كونه عله فقالوا ولكن هذا ليس علم لابد من شيء يثبت كونه عله مش السلامة من المناقضات التي تجعله عله ولو سلم من كلها لم يثبت لانه يقول اذا أنا أثبت صحة الخبر بعدم ما يعارضه وعدم ما يفسده مع ان هذا لا يثبت صحة الحديث لا بد من اوصاف للراوي مش بس ان يكون الروايه سالمه من المعارضات الراوي لابد أن يكون مسلما عدلا ضابطا الى اخره فلا يكفي ان اقول هذا سالم من المعارضات فهو فهو لا بل لا بد ان اثبت فيه ما سبق لو اشترطنا ان يكون مضطرد يبقى نثبته ومنعكس يبقى نثبته مناسب يبقى نثبته لا بد من اوصاف ثبوتيه أقول ان هذا عله ليس مجرد سلامته من النقد أو من الخلل والاضطراب اذا فليس هذا من طرق اثبات العله على الصحيح ومنها الطرد الطرد هو مقارنه الحكم للوصف مقارنه الحكم للوصف بالمناسبه لا بالذاتي ولا بالتبع مثل مثلا يقال مثلا قال وهو قول سقوط الحكم معه انما وجد دليل عللته اللي هو ان يكون الوصف ده موجودا مع الحكم كلما وجد لكنه ليس مما اعتبره الشارع يقول بعضهم مثلا في الخل الخل مائع لا يبنى عليه القناطر ولا يسبح فيه الناس ولا يصطاد منه السمك ولا يزرع معه الذرع مش دي كلها صفات موجوده في الخل ومش موجوده في الماء فان فاذن لا يتطهر به ولا تزال به النجاسه دول صحيح الاوصاف دي كلها موجوده في الخل والميه ما فيهاش الميه عكسه لان الميه تبنى عليها القناطر ويصطاد فيها ويصطاد منها السمك كل اللي قلته ده مش موجود لانه في الخل موجود في الميه بس دي اوصاف لم يعلل الشارع لم يعلق الشارع عليها احكاما حتى لو تصورنا ان الخل ده اصبح فيه السمك وتبنى عليه القناطر برده هنقول ايه لا يتطهر به فليست هذه العله مش يعني مش العله في عدم التطهر بالماء اللي يبنى عليه القناطر ويصبح فيه ومنه مارح ومنه عذب لا دي مش العله بتاعه الماء عله الماء غير هذا ولهذا الصحيح ان العله في الماء التعدد ولهذا نحن لا نقبل بما يقول الشيخ الإسلام رحمه الله في ازاله النجاسه هو في الحدث خلاص ما يخلفش في الحدث لكن الجنلثان في النجاسة يقول ان نجاسه عين يطلب زوالها ف اذا اذا زالت باي مذين حصلت الطهاره وهو قول الحنفيه احنا بنتخالف في كده ونقول لا التعليل بكون الماء اشتراط كون الماء مطهرا أمر تعبدي لا تعقل علته الناس اللي مش مذاكره اصول فقه مش عارفين كيف يستنبطوا الفقهاء بيخبطوا يمين في شمال يعني يمشي ببعض الاحكام ان الماء تعبدي ويمشي ببعضها ان الماء معلل وتجد اضطرابا كبيرا ولا تبه مثل هذا الاضطراب ليه لانه مش تابع العلماء بيتكلموا ازاي انت اما لك اصل تبني عليه وتطرد واما هتقع في تناقضات واشكالات فيا اما تتبنى ان الطهاره تزول بامور معلومه الفلسفه التعبديه وبالتالي ستعد الحكم الى غير الماء في الحدث وفي النجس واما انك مضطرب فتبصره على الماء في بعض الاحيان وتعديه الى غير الماء في احيان اخرى او مثلا يقول قائل مثال هو مثال جدا في الطرد فقالوا مثلا في تعليل في تعليل طهاره الكلب قالوا حيوان مألوف له شعر كالصوف فهو طاهر كالخروف طب الخروف كونه طاهرا ليس بعله ان مألوف وله شعر كالصوف فلا تؤدي هذه الاوصاف الى كون الكلب طاهرا فالمقصود ان هذه الاوصاف طرديه صحيح الكلب حيوان مألوف وله شعر كثيف لكن ليس كالحروف <تصفيق> وكلام ثاني بقى يعني له امثله طريقه جدا في هذا الموضوع ومنها الطرد وهو قولهم ثبوت الحكم معه اينما وجد دليل عللته لكنه ليس مسلكا صحيحا عند الأئمة الاربعه وعند جمهور اهل العلم ليس من مسالك اثبات قال ومنها الدوران الدوران اللي هو سماه بعض الاصوليين كالاميدي وابن الحاجب بالطرد والعكس ان يكون مضطربا منعكسا كالاسكار في العصير العصير حلال اذا وجدت فيه في الاسكار صار خمرا فهو حرام اذا زالت تخلله بنفسه رجع مره اخرى الى اذا زال تخمره بنفسه وزال الاسكار بنفسه رجع مرة اخرى الى كونه عصيرا حلالا يبقى الحكم ثبت وجودا وعدما مع الايه مع الاسكار لما الاسكار مش غير موجود يبقى الحكم غير موجوده ولما وجد الاسكار حرم الشراب ولما زال الاسكار رجع مره ثانيه الى الحل فالدوران ده اللي هو طرد وعكس جعله بعضهم من مسالك كثبات العلم قال لك ما هو كلما وجد وجد الحكم وكلما انتفى انتفى الحكم فدل هذا على انها العله والا ايه يعني اللي يعلل به الحكم غير هذا فسماه بعضهم المضطرد المنعكس قال هو وجود الحكم معها وعدمه بعدمها قيل صحيح يعني قيل انه طريق صحيح اثبات العله لانه أمارة وقيل فاسد لانه طرد والصحيح عندنا أنه من من طرق اثبات العله لكن ظنا وليس قطعا وقيل قطعا وقيل ليس من طرق اثباتها لكن الصحيح من طرق إثبات العله ظنا قال وقيل فاسد القول الثاني اللي هو خلاف الصحيح عندنا في المذهب انه فاسد انه فاسد قالوا الدوران أو الاضطراد والانعكاس معا ليس من طرق اثبات العلم قالوا قالوا ثقيل لماذا ليه بتقولوا فاسد قالوا لانه فيه أمران فيه الاضطراد وفيه الانعكاس اما الطرد فليس بعلم واحنا بينا مساله الطرد دي واما العكس فلا يؤثث لان احنا اصلا ما نشترطوش فان اذا تحتج بثبوت الوصف كلما ثبت الحكم فهذا ليس عله عندنا وإما أن تحتج بانتفائه انتفاء العله فقد يكون انتفائه لامر آخر غير انتفاء العله والصحيح ان هذا لا يعول عليه وانه مما يفيد العليه قال ووجود مفسده في الوصف مساويه أو راجحه إذا كان عندي وصف مناسب ثم وجدت مفسده مثل مصلحة هذا الوصف يعني الوصف هذا مناسب للمصلحه لان يثبت معه الحكم شرعا لانه فيه مصلحة لكن وجدت مفسده مثله أو راجحه عليه فقيل يخرم مناسبته يعني فلا يبقى مناسبا وقيل لا لكن على كل قول المساله لا ينبني عليها عمل ليه لان في الحالتين درء المفاسد مقدم على جلب المصالح قاعده درء المفاسد مقدم على جلب المصالح قاعده متفق عليه لكن لها ثلاث صور اذا كانت المصالح اقل من المفاسد او مساوية للمفاسد فدرء المفاسد مقدم واذا كانت المصالح راجحه فجلب المصالح مقدم يبقى هذا كان ليس على اطلاقه درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ليس في المفاسد التي هي اقل من المصالح وانما هي في المفاسد المساوية او الراجحه فعلى كل حال سواء قلنا انه يخرم المناسبه يعني يبطله او لا يخرمها في كل حال لن يشرع عن حكم لان المفسده مساويه او راجحه وقال النظام يجب الالحاق بالعلله المنصوص عليها بالعموم لا الضيله بالقياس انه اصلا ينكر القياس وبالتالي قال نحن نلحق في العله المنصوص عليها بالعموم وليس بالقياس اذ لا فرقه لغة بين حرمت الخمر لشدتها وبين حرمت كل مشدد وهذا غير صحيح لا لغة ولا شرعا قال وهو خطأ لعدم تناول حرمت الخمره لشدتها كل مشتد غيرها غيرها كل مشدد غيرها ولولا القياس لاقتصرنا عليه هذا صحيح لولا ان الشرع شرع لنا القياس لقلنا ان الشده وصف قاصر في الخمر لا نعده لو كان القياس ملغى فلنعدل لكن الشرع لانه دل على القياس واعتبره فلذلك عدينا الحكم هناك فرق كبير بين ان يقول حرمت كل مشتد وبين يقول حرمت الخمره الشدده فرق واضح يعني لغه وشرع فتكون فائدة التعليل دوران التحريم مع الشدة ثم قال وانواع القياس اربعه طيب قال المؤلف رحمه الله وانواع القياس اربعه قياس العله وهو ما جمع فيه بالعلة نفسها القياس إما أن يكون وجه الجمع بين الفرع والاصل هو نفس العله مثل ما نقول الخمر محرمه بعله الاسكار والنبيذ مسكر كذلك فيقاس النبيذ على الخمر بعله الاسكار بعله الاسكار بنجمع بين هذا وهذا بنفس العلة فهذا يسمى قياس العله ويعني القياس الذي من أجل العله والثاني قياس الدلالة قال وقياس الدلالة وهو ما جمع فيه بدليل العله يلزم من ما فيه وجودها يعني لا يجمع فيه بنفس العله وانما يجمع فيه بدليل العله يعني نقول استدل على تحريم النبيذ بوجود الرائحه رائحه الخمر فيه رائحه الشده المطربه هذه كلها رائحه متغيرة في الشراب فاستدل بوجود هذه الرائحه على وجود الشده المطربه التي هي العلة وبالتالي اقول النبي المحرم والدليل على تحريمه وجود أثر العله أو لازم من لوازمها ودليل من أدلة وجودها وما جمع فيه بدليل العله ليلزم من الشراكيهما يعني الاصل والفرع فيه وجودها يعني يدل على ان العله موجوده هنا وهنا لان دليل العله يدل على وجود العله كرائحه الكريهة التي تدل على الشده التي تدل على الإسكار قال وقياس الشبه وقد سبق بيانه وهو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق باحدهما به شبها قال وقياس الشبه وقد اختلف في تفسيره فقال القاضي يعقوب هو أن يتردد الفرع بين حاضر ومبيح فيلحق باكسرهما شبها وهذه صورة من الصور يعني قصره على هذا فيه نظر لان الكلام اعم من ان يكون بين حاضر ومبيح وقيل هو الجمع بوصف يوهم اشتماله على المظنة من غير وقوف عليها يعني من غير قطع أو غالبة ظن قريبة من القطع بوجودها لكننا راينا الشارع قد اعتبر هذا الوصف في بعض الاحكام فنرتب الحكم بناء عليه وهو صحيح في احدى الروايتين واحد قولي الشافعي وهذا هو الصحيح ان القياس الشبه محتاج به الرابع قال وقياس الطرد وهو ما جمع فيه بوصف غير مناسب او ملغم بالشرع مثل ما ذكرنا ولو صغر المناسبه كان يكون هذا كونه عربيا او كونه رجلا فهذه اوصاف غير مناسبة في تعليق الحكم بها او ملغم بالشرع مثل ما ذكرناه في ان المقصود الزجر فيقدم الصوم صوم متتابعين على العتق في حق الموصى الذي ظاهر من امراته او جامعها في نهار رمضان والصواب انه يتبع الشرع في ذلك ولا ينظر الى هذه العله هذه الحكمه التي لم يعول عليها الشرع قال واربعتها تجري في الاثبات يعني في اثبات حكم الاصلي للفرع تجري في الاثبات لان المعنى موجود فيها كلها فتجري فيه اربعه تتجلى في الإثبات يعني المعنى أن كلها مثبته فحين اذا فحين إذن تثبت الحكم الكلام هنا في الاثبات كلها جوانب ثبوتيه فصح إثبات الحكم بها وأما النفي فقد عرفنا أن النفي إما أن يكون طارئا وإما ان يكون أصليا قال واما النفي فطارئ كبراءه الذمه من الدين فيجري فيه الاولان اللي هو قياس العله وقياس الدلاله فيقال عله براءه الذمه من دين الادمي هي أداء هذا الدين أو ابراء الدائن للمدين قياسا على العبادات نقول علة البراءه الذمة هي الاداء قياسا على العبادات أن الانسان إذا ادى العباده تبرات ذمة فكذلك اذا ادى الدين براءة الذمة فالاداء اذا هو علة البراءه قد تكون هناك عله اخرى كالابراء لكن إذا كنا نتكلم على القياس فنقول العله هي البراءه والبراءة مشتركة بين حق الله عز وجل وحق الاداء مشترك بين حق الله عز وجل وحق المخلوقين وكذلك قياس الدلاله بان يقال مثلا خواص براءه الذمه من الدين الا يطالب به بعد ادائه وان لا يرفع الى الحاكم وان لا يستحل عرضه وعقوبته وكل هذه الخواص موجوده فهذا دليل على براءه الذمه فانظر في دليل العله فاذا وجد علقت به الحكم كما أن من خواص براءه الذمة في العبادات الا يطالب بقضائها وان تبرئ ذمته بها وان يترتب الثواب عليها إذا اتى بها بشروطها واركانها وواجباتها قال كالاثبات يعني يجري القياسان في قياس العلة وفياس الدلاله كما يجري في الإثبات هذا النفي الطاري وأما الاصلي وهو البقاء على ما كان قبل الشرع اللي هو الاستصحاب استصحاب البراءه الاصليه فليس بحكم شرعي ليقضى ليقتضي عله شرعيه فيجري فيه قياس الدلاله هذا سبق بالأمس إن قياس العله لا يجري في هذا لانه لا يفتقر الى سبب وانما هو أمر مستصحب عن العدم الاصلي والنفي الاصل الذي كان موجودا من قبل فنستدل بانتفاء الحكم هنا في الحال يعني على انتفائه فيما سبق ولا ينظر إلا إلى دليل إذا أردنا ان نثبت خلاف الحكم انظروا يا دليل يثبت خلاف هذا واما واما بقاؤه على مكان عليه فلا يحتاج إلى عله لانه لا يفتقر الى سبب لانه اصلا معدوم فاستمراره على العدم لا يحتاج فيه الى سبب وانما يحتاج إلى سبب يغيره من عدم إلى وجود أو من وجود إلى عدم فحيث كان باقيا على عدمه السابق فما السبب الذي يطلب على هذا اصل بقائه مكان على مكان فيجري في قياس الدلاله فقط قال والخطو يتطرق الى القياس بالخمسه اوجه الخطا يتطرق الى القياس من وجوه ذكر منها خمس خمسه قال أن يكون الحكم تعبديا وقد عرفنا انه لا بد ان يكون الحكم معقول المعنى لان التعبد لا لا يتعدى محله لانه لا تعقل علته حتى يعد من محل الى محل ولهذا مثلا علل الأصحاب على المعتمد عندهم الفطر بالحجامه قالوا الفطر بالحجامة تعبدي فلا يقاس عليه ايه فلا يقاس عليه التبرع بالدم في زماننا بناء على ان الحكم هذا تعبدي من يقول ان يقاس عليه تبرع الدم فانه سيعلل بعله معقوله كان يقول مثلا تضعف الصاحب وينظر بعد ذلك في هذه العله هل هي مضطرده هذه شروط العله موجوده فيها ونحن ننقض عليه هذا بصور منها ان النبي عليه الصلاه والسلام قال افطر الحاجم والمحجوم فاذا كان الضعف في حق الحاجم فما الضعف الذي يكون في حق المحجوم الضعف الذي يكون في حق الحاجم اذا كان الضعف واضحا في المحجوم فما الضعف في الحاجم قال انه بالالات القديمة سيمص الدم وحينئذ قد يصل الى جوفه هذا لا يلزم في مثلي الحجامة في المعاصره والثاني نقول الحكم تعبدي كذلك الحكم تعبدي عندنا في نخض بلحم الابل ليس معقول المعنى ولذلك لم نعدي نخض الوضوء الى الكبد والكرش والامعاء ونحو ذلك وما ليس لحما انما علقنا نخض الوضوء باللحم فلبنها ومرقها وكبدها والكرش وغير ذلك ليس مما ينقض الوضوء لهذا قالوا اكل اللحم في الذات يعني اكل اللحم دون غيره من الجزور فإذا كان الحكم تعدديا فانه لا لا يقاس عليه او يخطئ علته عند الله تعالى بان يستنبط الا أو يلتمس عله لكنه لا يصيب في نفس الامر يقول بظنه ولكن لاكن ظنه موافقا لما في نفس الامر فلا يكون قياسا صحيحا في نفس الامر أو يقص يقصر في بعض الأوصاف يعني ان يلتمس اوصافا مناسبة فيجلو أكثر من وصف فيقول ببعضها ويترك بعضها ويكون مخطئا في الاقتصار وكان ينبغي ان يعمم الجميع مثلا يقول القصاص علته القتل العمد باقي عليه الايه العدوان أو يضم ما ليس من العله إليها يعني العلة وحدها توجب وجود الحكم لكن هو يضم اليها شيء آخر حتى إذا غاب الشيء الاخر لا يثبت الحكم هذا خطأ لأن الاصل انه يدور مع علته لا مع قدر زائد عليه او يظن وجودها في الفرع وليست موجوده فيه وهذا يرجع الى ايه ها تحقيق المناط احنا قلنا تحقيق المنوط ان تثبت وجود العله في الفرع في صوره من الصور هنا هنا هو يظن وجودها في الفرع ثم هي ليست موجوده في الفرع فهو اخطا فيه مش اخطا في العله هو يعرف العله واستنبطها او عرفها من النص ولكنه لما جاء يحققها في الفرع ظنها موجوده وليست موجوده فيكون الخطا راجعا الى تحقيق المنطق و أكثر من هذا لكنه اختصر على بعضها فنختصر على ما اقتصر عليه ثم انتقل بعد ذلك إلى الاستدلال حد يقرا اقرا يا شيخ والاستدلال وترتيب امور معلومه يلزم من تسليمها تسليم المطلوب وصوره كثيرا قالوا الاستدلال الاستدلال يطلق على طلب الدليل مطلقا فيشمل الاستدلال بالكتاب وبالسنه وبالاجماع وبقياس العله وقياس الدلاله وغير ذلك مما سبق قول الصحابي والاستحسان حيث يعتبر والمصالح المرسله حيث تعتبر كل ما فيه طلب دليل فهو استدلال لكن ليس مرادهم هنا هذا وانما مرادهم امرا اخص وهو دليل لا يكون نصا ولا اجماعا ولا قياسا يعني لا قياس عله ولا قياس ليس قياس علم لا يقتصر هنا على قياس الدلاله او نفي الفارق ولهذا الاستدلال ترتيب امور معلومه يلزم من تسليمها تسليم المطلوب وهذا قد يشمل حتى المقدمات المنطقيه القياسيه حتى الادله العقلية والنقليه كل هذا يدخل فيه وصوره كثيره ومنها البرهان البرهان من صور الاستدلال والبرهان هو الدليل مثل ما سبق من الفاضل الدليل البرهان او من القابه وكذلك الحجة وهو ثلاثه برهان الاعتلال النوع الاول من البرهان برهان الاعتلال وهو قياس بصوره اخرى تنتظم من مقدمتين ونتيجه ومعناه ادخال واحد معين تحت جمله معلومه كقولنا النبيذ مسكر وكل مسكر حرام فينتج ان النبيذ حرام يعني يكون عندنا مقدمتان كما يقول مناطقه مقدمة صغرى ومقدمة كبرى فانظر إلى الحد الاوسط ثم نخرج بالنتيجه الحد المشترك ثم نخرج بالنتيجه فنقول النبيذ مسكر ماشي صح النبيذ مسكر وعند لمقدمه صغرى لانها متعلقة بايه بصوره معينه وعندي قاعده كليانه كل مسكر حرام فالنتيجه ان النبيذ حرام أو كل مسكر خمر فالنبيذ خمر حين اذا اذا سلمت المقدمتين بد أن تسلم بالنتيجه يلزمك لا يمكن ان تنفك عنها انما يكون النقاش في المقدمه يقول مثلا هذا هذا الحيوان ماكل اللحم وكل ماكل اللحم طاهر فهذا طاهر انا اناقشك في إن هذا ماكل اللحم هذا ماكل اللحم مثلا فاناقش في مقدمة من المقدمتين وبالتالي لا اوصل معه الى النتيجه لكن لو سلمت المقدمتين فإني ساسلم النتيجة لا بد وبرهان الاستدلال وهو أن يستدل على الشيء بما ليس موجبا له يعني ليس عله موجبه ولكنه يذكر شيء من خصائص هذا الشيء وهذا قال اما بخاصيته يعني بشيء من خوا... خصائصه التي إذا وجدت فإنها تدل على وجوده وليست موجبه الوجود لكنها من خصائصه كاستدلال على نفليه الوتر بجواز فعله على الراحله جواز فعله على الراحله ليس عله في كونه نافله لكنه من خصائص النفل من خصائص النفل انه يفعل على الراحله من خصائص النفل ولما كان النفل يصح فعله على الراحله مع القدره على النزول كان دليلا يعني برهانا من البراهين على أن النفلة اعلن الوتر نفس لن وليس بفرض فالوتر نفس تقول الوتر نفس لانه يؤدى على الراحله وكل ما يؤدى على الراحله فانه نفس فالوتر نفس الوتر يؤدى على الراحله وكل ما يؤدى على الراحله فانه نفس فالوتر نفس اداؤه على الراحله ليس موجبا لكونه نفلا ولكنه خاصة من خصائص النفل او نتيجته تسلل على الشايه لان النتيجه تدل على المنتج كقوله لو صح البيع لافاد الملك فتقول لو كان هذا البيع صحيحا لانتقل به الملك لم ينتقل بل لم ينتقل به الملك فالبيع ليس صحيحا فاذا عدمت النتيجة دلت على عدم وجود المقدمة نستدل على عدم الشيء بعدم ثمرته ونتيجه أو, او بنظيره اما بالنفي على النفي كان قال لو صح التعليق لصح التنجيز يعني لو صح تعليقه هذا الطلاق لكان تنجيزه صحيحا فلما لم يصح تعليقه لم يكن تنجيزه صحيحا او بالاثبات على الاثبات كقوله لو لم يصح طلاقه لما صح ظهاره ولكن صح طلاقه فايه فصح ظهاره او بالاثبات على النفي كقوله لو كان الوتر فرضا لما صح فعله على الراحل لكنه صح فعله على راحته فايه فليس بفرض يبقى استدللت بالاثبات على النفي يعني صح على الراحله فليس بفرض وممكن تقول صح على الراحله فهو نفس اتيت على الاسباب يعني انت تنويع في الصيغه او بالنفي على الإثبات كقوله لو لم يجوز تخليل الخمر لحرم نقلها من الظل إلى الشمس لكنه تقول الى كنه لا يحرم من الظل الى الشمس فيجوز تخليلها وما قال وما حرم فيجوز يعني ما حرم نقل الخمر من الظل إلى الشمس ما حرم يعني لم يحرم ما ما هذه نفي يعني وما حرم نقله فدل على جواز تخليقه وهذا استدلال بالنفي عن الإثبات لم يحرم نقلها فجاز تخليلها وينلزمه بيان التلازم في هذه الصورة لا بد ان تدل على أن ما ذكرته من الخصائص لازما لهذا الذي تستدل عليه ولازم الحكم لا يثبت الحكم مع عدمه هو أعم من الشرط لانه لا بد من الشرط والعله والمقتضي اللي هو السبب والجزء ومحل الحكم كل هذه يمر مشترطه في اللازم فحتى تستدل بالخصائص لا بد ان تثبت كون هذه الخاصيه ملازمه لانه لو كان يمكن انفكاكها فلا يمكن ان يستدل بها على الشيء لان اقول يوجد الشيء بدونها انما يصح هذا البرهان لو كانت ملازمه لا يمكن ان تنفك كلما صح البيع كلما انتقل الملك لا شك ان هذا ملازم فلما لم ينتقل الملك دل على ايه على عدم الصحه هذا شيء ملازم كذلك النفس كلما صح أن يفعل على الراحله فاوتر فاونفله فالوتر لما صح فهو نفس لا يمكن ان يفك عن ذلك فلابد أن ان تسري له شيء ملازم واللازم ما لا يسقط الحكم مع عدمه والملزوم ما يستلزم وجوده وجود الحكم قالوا يلزم بيان التلازم ظاهرا لا غير يعني لازم ان يدل بالقطع على التلازم يكفي الظن في ذلك كعامه الامور التي يكتفى فيها بالظن قال وبرهان برهان الخلف وهو كل شيء تعرض فيه بابطال مذهب الخصم ليلزم صحة مذهبه يعني يقول المذاهب محصوره في امرين اما هذا واما هذا فاذا ابطلت مذهبك ف يتعين ان يكون مذهبي صحيحا إما بحصر المذاهب وابطالها إلا واحدا يعني تكون هذه المساله فيها ثلاثه اقوال او اربعه اقوال ثم تاتي على كل قول من الاقوال وتبطله ولم يقال إلا بهذه الثلاثه الاقوال فما بقي الا ايه القول الذي لم ابطله يكون هو الصحيح او يذكر اقساما ثم يبطلها كلها تقول هذه مثالها ثلاثة صور او ثلاثة احوال الاول كذا الثاني كذا وكلاهما باطل وما بقي الا الثالث فتكون صحيحه فيكون هو المتعين وسمي خلفا لماذا سمي خلفا لان الخلف هو الرديء ذهب الذين يعاش في اكنافهم وبقيت في خلف كجلد الاجربي فالخلف هو الشيء الرديء اما لانه لغه للرديء وكل باطل رديء <تصفيق> او لانه في الاستقاء وهو الاستمداد فكانه استمد صحه مذهبه من فساد مذهب خصمه ويجوز أن يكون من الخلف وهو الوراء لعدم الالتفات إلى ما بطل فكان الخلف هذا يعني صار وراءنا فلا نلتفت اليه ومنها ضروب غير ذلك الاستدلال له ضروب غير ذلك غير ذلك غير ما ذكرناه من برهان الاستدلال والاعتلال والخلف قالك قولهم وجد سبب الوجود فيجب نستدل بوجود الشيء على وجوده وجود السبب يدل على وجود المسبب فتكون مثلا وجد سبب الجواز الوطئي وهو العقد فجاز الوطء وجد سبب صلاه المغرب اللي هو غروب الشمس وجدت صلاه المغرب لكن احنا عرفنا السبب من قبل انه لذاته يعني بغض النظر عن فوات شرط او وجود مانع او فقد شرط الصحة فلا يصح يعني تستدل بفقد الشرط على عدم الصحه لان الشرط اذا عدم عدم المشروع فتقول لم يتطهر فلا تصح صراطه لا يملك فلا يصح بيعه ليس راضيا فلا يصح البيع ليس زوجته فلا يصح اقاء الطلاق عليها وهكذا او لم يوجد سبب الوجوب كقولك لم يكلف فلا يخاطب بالصلاه لم يكلف فلا يخاطب بوجوب الصلاه ليت بالغا أو ليس عاقلا يعني او لم يوجد الوجوب فلا يجب أو لا فارقه بين كذا وكذا إلا كذا وكذا تقول لا فارق بين الذكر والانثى في السراية الا كون هذا ذكرا وهذا انثى وهذا مما لم يعلق الشارع الامر عليه فيسري الحكم إلى الانثى كما هو في الذكر ولا اثر يعني تقول لا اثر لهذا الفارق او لا نص ولا اجماع ولا قياس في كذا فلا يثبت اذا رنا نثبت شيئا كان عدما أصليا فاني لا بد ان اثبته بدليل شرعي فاقول ادوب صلاه سادسه لم يدل عليها نص ولا اجماع ولا قياس ولا أي دليل من ادله فين فحين هذه نبقى على العدم الاصلي الذي هو عدم الوجوب او لا نص ولا اجماع ولا قياس في كذا فلا يثبت او الدليل ينفي كذا خالفناه لكذا فبقي على مقتضى على مقتضى النافي ان تقول مثلا الدليل ينفي كذا خالفناه في صوره من الصور وبقي ما سواها على الاصل المني يعني مثلا الدليل يدل على ورد المثل بمثله خالفناه في المصرف فبقي فيما سوى المصرف على ان المثليات تضمنه بالمثليات وهذا يعرف بالدليل النافي واشياء ذلك واشبه ذلك كثير جدا ويعرف هذا ايضا من طرائق اهل العلم في الجدال وفي اثبات المسائل او في نفيها قال فصل وما ترتيب الادله هذا البحث المراد به بعد أن عرفنا الادله المعتبره شرعا في إثبات الاحكام لو حصل عندي تعارض بين الأدلة فكيف افعل احنا قلنا تعريف الأصول معرفة دلائل الفقه اجمالا وكيفيه الاستدلال بها وهذا ادخل فيه الترتيب كيف التفيد كيفيه كيف الاستفاده منها واحال المستفيد فنحن نتكلم في كيف ارتب بين الأدلة عند التعارض لو أن تعارض معي مثلا حديثان كيف تعارض يعني لا يمكن الجمع بينهما المراد هنا بالتعارض لا يمكن الجمع بينهما لان الاصل لانه اذا حصل تعارض فان امكن الجمع بينهما بصوره من صور الجمع الكثيرة في المذكوره في الكتب المطوله فهذا هو المتعين لان الاعمال اولى من الاهمال فالجمع فيه اعمال لكل الدليلي كان يقال مثلا هذا عام وهذا خاص او هذا مطلق وهذا مقيد فاعمل بكل منهما فالخاص يقدم على العام ويعمل بالعام فيما في غير مجال التف في غير محل التخصيص والمطلق والمقيد المقيد مقدم على المطلق ف بالمطلق في اطلاقه والمغير في تقييده الا اذا تعرض فالمقيد مقدم او مثلا اذا قلت هذا الدليل هذا الدليل فيه محل يتناول محلا معينا واخر يتناول محلا معيلا فليس هناك تعارض على محل واحد فلا تعارض بينهما وهكذا من صور عدم صور نفي التعارض بين الادله فاجمع بينهما باي صوره من الصور لكن قد اعجز عن الجمع وحينئذ ولا اعرف التاريخ حتى اقول بالنقص فما بقي معي الا ان اقدم دليلا على دليل وحينئذ سااهمل احد الدليلين يبقى لا يمكن أن أذهب إلى الترجيح إلا بعد تعذر الجمع وعدم معرفة المتاخر من متقدم حتى اقول بالنسخ فانا بد ما بقي إلا ان اخذ باحد الدليلين وهذا لا يكون بالهوى وانما يكون بقواعد ذكرها اهل العلم قال واما ترتيب الأدلة وترجيحها ولو أحد احد الطرفين على الاخر فإنه يبدا بالنظر في الاجماع فان وجد لم يحتج الى غيره لان اول ما ينظر اليه المجتهد الاجماع لان الاجماع قاطع قاطع للنزاع وقاطع لاي فهم يمكن أن يحتمله النص قد يكون النص النص صناعي ما يدل كيفما كيفما كانت الدلالة قطعيه او ظنيه او غير ذلك فإذا كان عندي دليل نصي يعني كتاب أو سنه يحتمل عده افهام لولا الاجماع فالاجماع فائده انه يعين أحد الفهمين لا يمكن ان تفهم الا بما يوافق اجماع المسلمين فإذا وجد الاجماع لم يحتج الى غيره فان خالفه نص من كتاب او سنة علم انه منسوخ او متاول يعني اذا كان عندي اجماع قطع الكلام هنا في الاجماعات الصحيحة وليس الاجماع المتوهم الذي يمكن ان يكذب فيه الانسان ويتسرع فيه كما يفعل كثير من الفقهاء اذا ضاقت عليهم السبل لرد النصوص أو لعدم يعني مذاهبهم متخالفه فيها إجماع لا هذا غلط إنما الكلام في الاجماع الصحيح الذي وجدت فيه شروطه إذا كان عندي اجماع صحيح بشروطه التي ذكرت من قبل وعندي نص يخالف هذا الاجماع فاما ان النص منسوخ واما أن النص مؤول على غير ظاهره ليوافق الاجماع ولا يمكن أن يقدم أن يحصل تعارض بين النص والاجماع لان الاجماع دليل وجود نص لئن مقدم الاجماع دليله وجود نص فيكون دالا على أن هذا النص منسوخ مش بالاجماع لم ينسخ بالاجماع ولكن نسخه بالنص الذي دل الذي دل على وجوده اذ لا اجماع إلا بدليل فانخالفه نص من كتاب او سنه علم انه منسوخ أو متاول لان الاجماع قاطع يعني قاطعا في الدلاله لا اقول نسخا او لا تاويلا ثم في الكتاب والسنه المتواتره يعني ثم ينظر المجتهد اذا لم يكن اجماع ينظر في الكتاب وفي السنة المتواتره لان دلالة الكتاب مقدمه على كل الدلالات ولان السنة المتواتره اقوى من الاحاد ولا تعارض في القواطع لا يمكن ان يتعارض كتاب وسنه متواتره او كتاب وكتاب او سنه متواتره وسنه متواتره لان القطعيات لا يمكن تخلفها شيء قطعي ثابت بيقين لا يمكن لا يمكن ان يكون هناك احتمال بعدم ثبوته والتعارض يدل على ان تقابل تقابلا على وجه لا يمكن فيه الجمع فلا بد ان نرجح واحدا على الاخر فساهمل احدهما فنقول لا يمكن أن يتعارض قطعيان لا يمكن التعارض بالقطعيات الا ان يكن احدهما منسوخا فالمنسوخ لا يعمل به ولا في علم وظن يعني لا لا يتعارض معلوم ومغنون لان العلم مقدم على الظن اليقين مقدم على الظن فلا تعارض بين قطعي كالكتاب وسنه الاحاد او وسنه المتواتره وسنه احاد الكتاب وصلنا متواتره قطعيان والاحاد ظني فلا تعارض بين هذا وهذا لان ما علم لا يظن خلافه العلم معناه الجزم يقين وظن خلافه يناقض كونه معلوما فلا تعارض بين قطعيا وضني ثم في اخبار الاحاد يعني ثم ينظر بعد ذلك المجتهد في اخبار الاحاد وعرفنا انها ظنية الا اذا كان هناك قرينه فتكون قطعية ثم في قياس النصوص ينظر بعد النظر في الاجماع في النصوص القطعية والظنية ينظر بعد ذلك في القياس فان تعارض قياسان او حديثان او عمومان فالترجيح يرجح بين حديثين من الاحاد او قياسين تعارض او بين عمين تعارضا يرجح بينهما بصوره المصور الترجيحي المشهوره والتعارض هو التناقض فلذلك لا يكون في خبرين لأن الخبر لو حصل فيه تناقض يكون كذبا لانه ما يحتمل الصدق والكذبه لذاته فلو عرض خبرا آخر فاحدهما كذب وكلام الله وكلام رسوله على الصراط ما يمكن ان يكون كذبا لانه قال فلذلك لا يكون في خبرين لانه يلزم كذب احدهما ولا في حكمين لان احكام الله عز وجل يمكن ان تتعارض في نفس الامر وانما تكون في ظن المجتهد يكون التعارض في ضمن المجتهد وليس في نفس الامر فان وجد تعارض يعني في الظاهر اما في نفس الامر فلا تعارض لكن ان وجد في الظاهر فكيف يدفع قال فإما لكذب الراوي تكون الرواية التي ظن انها تعارض الروايه الأخرى تكون كاذبه أو ضعيفه لا يعول عليه أو نسخ احدهما فالمنسوخ لا يعمل به والناسخ هو الذي يعمل به فان امكن الجمع بان ينزل على حالين أو زمانين جمع يعني اذا امكن الجمع فهو مقدم على الترجيح لانه كما قلت لكم الجمع اعمال للدليلين والترجيح اهمال لاحدهما فاي طريقه من طرق الجمع يعمل بها كان ينزل على حالين او زمانين وان لم يمكن, لم يمكن حمله على زمانين او حالين وكان في محل واحد ما فيش طريقه هو التعارض يحصل لو كان في محل واحد لكن لو في محلين مختلفين أو زمانين أو شخصين فلا تعارض فلو ضاقت به السبل وكان في محل واحد لا يمكن أن يفرض كل منهما في محل غير الثاني حينئذ يقول يؤخذ بالأقوى والارجح وهذه من طرق الترجيح ليس جمعا يكون ترجيحا والترجيح إما في الاخبار فمن ثلاثه اوجه السند يرجح بالنظر إلى سندي احد الدليلين الحديثين فيرجح بكثره الرواه لانه ابعد من الغلط فما كان رواته أكثر فهو على ما رواته أقل لانه أقوى وقال بعض الحنفية لا يعني لا ترجيح بكثره الرواه كالشهاده والأول هو الصحيح أنه يرجح بكثره عند التعارض الكلام ده عند عدم امكان الجمع هذا يلجا إليه عند عدم امكان الجمع لكن لو كان يمكن الجمع فلا ناظر الى كثره الرواه منام كله منهما مقبولا فالصحيح انه يرجح بكثره الرواه وايضا يرجح قال بكون راويه أضبط واحفظ يعني لم يكن اكثر لكن فيه صفات من صفات القبول أولى من الاخر كن أضبط أو أحفظ او اعدل او اكثر يعني اشهر في الإمامة والالقان ونحو ذلك فيكون خبره مقدما وبكونه اورع واتقى وبكونه صاحب القصة ولهذا احنا رجحنا حديث ميمونه ان النبي عليه الصلاه والسلام تزوجها وهو حلال على قول ابن عباس تزوجها وهو محرم لان مين صاحب القصة ميمونه فهي ادرا أو مباشرها دون الاخر يرجح ايضا بكو أو أي بكون او مباشره اي بكوني احد الراويين هو الذي باشر القصه وراها بنفسه فهو اولى ممن حكاها والمتن ايضا يرجح بالمس سبق الكلام انتهى الكلام على الترجيح بالسند كونه أقوى أو أكثر رواتنا أو كذا انتقل للترجيح بالمتن اللي هو انتهى اليه السند يعني نفس النص المنقوش فيرجح بكونه ناقلا عن حكم الاصل يقولون الناقل عن الاصل مقدم على المبقي على الاصل لان الاصل بقاء ما كان على مكانه فالموافق للاصل لم ياتي جديد لكن الناقل هو الذي اتى بجديد ولذلك رجح حديث من مس ذكروا فليتوقع على حديث انما هو بضعته منك عندي حديثان صحيحان عندما صحح عن حديثين ومتعارضان في الظاهر ليه واحد يقول توضى واحد يقول انما هو بضعته منك قال فحديث طلحه بن علي انما هو بضعته منك ممكن على الاصل الاصل بقاه الاصل عدم النقد الا بدليل لكن حديثنا نفسه ذكر يتوضا بصره بنت صفوان حديث ناقل عن الاصل دل على انها فيكون حينئذ مقدما لأن فيه زيادة والمثبت أولى من النافي يقولون أيضا اذا تعارض خبر مثبت وخبر نفي ولا يمكن الجمع فالمثبت اولى لان المثبت معه زياده علم ولهذا لو قال قائل فلان ليس موجودا وقال الاخر فلان موجود وكلاهما صادق اقول المثبت معه زيادة علم اثبت شيئا نفاه غيره خد بالك ان الاثبات والنفي هذا في النفي وليس في يعني في النفي الاصلي وليس في نفي الوجود يعني احيانا أقول أنا لا اعلم والاخر يقول أنا اعلم هو مين المقدم المثبت للعلم واحيانا أقول أنا أعلم العدم والثاني يقول انا أعلم الوجود فهنا ما فيش هنا ما اقولش اقدم كل لان كلا منهما يثبت عدم العلم يقدم عليه الاثبات لكن العلم بالعدم لا يقدم عليه الاثبات عدم العلم انا لا أدري لكن العلم بالعدم معناه اني اطلعت وتيقنت بعد النظر الدقيق أنه لا يوجد فهو في الحقيقه اثبات وليس نفيا لكن تقديم المثبت على النافي لما يكون النافي ينفي علمه أو ينفي حصول الشيء لانه لم يطلع عليه وهذا قدمنا مثلا آه خبر بعض ازواج النبي عليه الصلاه والسلام جاءها كذا عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصوم التسع من الحجه وعائشه رضي الله عنها تقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومها عائشه في ماذا كان علمها بالصيام ولا كانت تصوم في نفس الامر لان عائشه لم تطلع على كل الايام لانه لها ليله لها يوم من تسعه ايام مش تسع ايام عندها فمن المثبت ومن الناسي القال انه هو المقدم لانه اثبت الصيام فاثبت ما نفاه غيره لو انها قالت أنا أعلم أنه لا يصوم مش ما رايته صائما ما رايته يعني ما رأ... لا اعلمه صائما نفي العلم نفي الرؤيه لكن لا رايته يفطر في الايام كلها مثلا الان تثبت عدم فما اقدرش اقدم المثبت الانظر الى طريقه اخرى من طرق الترجيح فهمتم الفرق بين عدم العلم والعلم بالعدم طيب قال والحاضر على المبيح يعني يقدم الحاضر على المبيح لأن الاباحه هي الاصل والحاضر زياده على الاصل يعني خروج عن الاصل فيكون مقدما لانه احوط ما كان احوط فهو أولى ولهذا قدمنا عموم قوله تعالى وان تجمعوا بين الأختين المقتضي بعمومه منع الجمع بين أختين في ملك اليمين وفي النكاح سواء بسواء على قوله او ما ملكت أيمانهم عموم او ما ملكت ايمانهم يدل على ايه جواز الجمع بين الاختين في ملك اليمين وعمومه ان تجمعه بين الاختين يدل على تحريم الجمع بين الاختين في ملك اليمين تعارض عندي عموما احدهم حاضر والثاني مبيح فاقدم الحاضره على المبيح فيحرم الجمع بين اختين في ملكي اليمين لا المسقط للحد على الموجب له يعني لا نرجح خبرا يسقط الحد على خبر موجب للحد بل نرجح الخبر الموجب لانه فيه زيادة زيادة إثبات والأصل براءه الذمه نعم من هو من هنا جاء التعارض قوم يقولون هذه شبهه قوم يقولون لا بد معه زياده علم وضم كاف في هذا ولا الموجب للحريه على المقتضي للرق يعني لا يرجح الخبر الذي يوجب الحرية على الخبر الذي يقتضي الرق بل يرجح المقتضي للرق لأن الأصل الاصل بقامه على مكانه الاصل ان هذا رقيق فالاصل بقاؤه ما كان على مكان <تصفيق> وامر من خارج يعني وقد يرجح بأمر من خارج الأمور الماضية هذه أمور في نفس الخبر كونو مثبتا أو نافيا أو حاضرا أو مبيحا في نفس المنقول قد يرجح العلماء أيضا بصورة أخرى وهي أمور خارجه قرائن خارجيه لا في السند ولا في المتن بل الامور منفكه يعني منفصله ليست في نفس الخبر الخبرين المتعارضين مثل أن عضده كتاب أو سنة او اجماع أو قياس او يعمل به خلفاء الاربعه أو صحابي غيرهم فيقدم الدليل الذي وافقته دليل آخر على الدليل الذي انفرد بالدلاله على هذا الشيء فقول من نسي امنام عن صلاه او نسي فليصلها اذا ذكرها يدل على قضاء الصلاه الفائته وقوله عليه الصلاه والسلام لا صلاه بعد الصبح حتى ترتفع الشمس عام يدل على كل شيء الفرائض والنوافل وغيرها لكن أجمع العلماء على أن القضاء ليس داخلا في هذا وليس اجماع في الحقيقه لان الحنفيه خالف لكن يعني قالوا طيب إذا لم يصح الاجماع ننظر إلى القياس الأصل اننا نصلي في هذا الوقت الفرض ولا صلاه بعد الصبح بعد طلوع بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس طلع الفجر استثنينا ركعتي الفجر وصلاه الفجر بيقين وصلاه الفجر فريضه والقضاء ايضا فريضه فلا يكون داخلا في النهي عن الصلاه في هذا الوقت قال او يختلف على الراوي فيقفه قوم ويرفعه اخرون يعني عندي خبراني اختلف اختلف الرواة فيهما قوم رفع الخبر وقوم اوقفوا الخبر قال ثقيل يرجح الرافع لانه معه زيادة وقيل يرجح ال... يرجح ال... الذي اوقفه لأن الاصل عدم نسبه للنبي عليه الصلاه والسلام وصابوا بذلك مثل الصافي مثلا زياده الضوء ان المرجع في اهل العلل وهم الذين يقررون هل الوقف أصح ولا الرفع أصح فليس هناك قاعده مطلقه في ذلك والاحتجاج غير في الكلام في الصحه والضعف كما سبق بيانه قال او ينقل عن الراوي خلافه فتتعارض روايته يعني يكون نفس الراوي لهذا الخبر روى خبرا اخر يعارض مثل ما جاء عن ابي رضي الله عنه في حديث النزول على السجود مرة في روايه وليضع يديه قبل ركبتيه ورا اخرى وليضع ركبتيه قبل يديه فنفس الراوي حصل خلاف في رواياته فينظر في في ترجيح في الترجيح من وجه آخر من روايه أخرى ولذا رجحه جمهور العلماء رجح نزول على الركبه لان حديث قال ابن حجر موافق لاحدى روايتي ابي هريره رضي الله عنه مع كل الاحاديث في هذا الباب ضعيف او يكون مرفوعا والآخر مرسلا كذلك رفع رسال تعارضهما ليس عندي فيه قاعده مفترضه انما الرجوع الى كلام اهل العلل في الصحه والضعف واما في المعاني يعني واما ان يكون الترجيح بالمعاني بالنظر الى الامور المعنويه وليس وليس السند والمتن وادله اخرى فيها نثق وانما النظر الى المعاني فالترجيح قال واما المعاني فترجح العله بموافقتها لدليل اخر من كتاب أو سنة أو قول صحبي ترجحنا بين العلل بين اذا كان عندي عله انا التمس الان عله انت معنى قولي وإما في المعاني يعني في علل القياس أنا التمس عله وانت تلتمس عله واختلفت العله فايهما اصح قل انظر الى ما تعضدها الأدلة وما شهد لها الشرع بالاعتبار في مواضع في مواضع اخرى فتكون اولى بالاعتبار من عله غريبه لا او غير ملائمه ولم يشهد لها الشرع فترجح العله بموافقتها لدليل آخر كتاب أو سنة أو قول صحابي أو خبر مرسل او خبر مرسل يكون هذا تقويه للعلة وبكونها ناقلة عن حكم الاصل مثل ما قلنا ايضا في الدليل ان الناقل مقدم على المبقي فكذلك العله الناقله تقدم على العله المبقيه ورجحها قوم بخفة حكمها واخرون بثقلها يعني استلف العلماء لو عندي علتان احدهما ميسره والاخرى فيها ثقل فقوم قالوا نرجح المخففه لان الشرع اه اه اه الغالب على احكامه التخفيف ويريد الله لكم اليسر وما قيل بان ارني الاختار اسرهما ما لم يكن اسما وقال قوم بل العله التي فيها تشديد وفيها ثقل لانها خلاف الاصل فتقدم وهما ضعيفان يعني القولين ضعيفان يعني انا نرجح الاخف لا نرجح الاثقل وانما ينظر إلى قراءه اخرى فإن كانت احدى العللتين حكما والاخرى وصفا حسيا فرجح القاضي الثانية وابو الخطاب الأولى قياس الشافعية في ازاله النجاسة قالوا الخل لا يذل النجاسه وانما يغتفر فيه على الماء لأن النجاسة طهاره تراد للصلاه كطهاره رفع الحدث فلا فرق بينه الخل والماء حين كما أن الماء لا يرفع الحدث فكذلك الخل لا يرفع الحدث فلما كان الخل لا يرفع لا يزيل النجس فلما كان الخل يرفع الحدث فإنه ايضا لا يزيل النجس والجامع أن كل منهما طهارته مشترطه لصحه الصلاة فهذا قياس مرجح فيه الحكم الشرعي على الوصف الحسي وقد يقال كلاهما مائع وكلاهما مزيل فتزول به النجاسه فيكون قد رجحنا الوصف الحسي انه مائع ويزيل عين النجاسه على الحكم الشرعي الذي هو عدم رفع الحدث به طبعا مذهب عدم الرفع او عدم زوال النجاسه الا بالماء وبكثرة اصولها يعني ترجح ما شهد العله التي شادت لها عدة اصول على العلة التي ليس لها الا اصل واحد لا لا يحضرني الان شيء لا ادري وباطرادها وانعكاسها يعني العلة المطردة المنعكسة مقدمة على العله اللي فيها الطراد وليس فيها انعكاس لانها اقوى وتظن فيها اقوى والمتعدية على القاصره يعني لو دار الامر بين ان اعلل الحكم بعله متعديه واعله بقاصره فالاولى ان يعلل بالمتعديه فائده التعدية لانه اذا كان العله متعديه فساقيس واذا كانت قاصره فلن اقيس فتكون اكثر فائدة فتكون اولى ومنع منه قوم والإثبات على النفي يعني يترجح ما كانت علته اثباتا على ما كانت علته نفيا للخلاف في التعليل بالنفي كما سبق والمتفق على اصله على المختلف فيه يعني اذا كان عندي قياسان احدهما متفق على اصله والآخر مختلف فيه فالاولى ان اقيس فاقدم القياس المتفق على اصله وبقوه الاصل فيما لا يحتمل النسخ على محتمله يعني القياس الذي دليل اصله لا يحتمل النسخ مقدم يعني لا ينسخ باتفاق وليس في اي احتمال للنسخ مقدم على القياس الذي اصله او دليل دليله محتمل للنسخ لضعفه وبكونه رده الشارع اليه ان ترجح العله المردوده الى اصل قاس الشارع عليه على عله لم يقس الشرع فيها على اصل كقياس الحج على الدين ارايت ان كان على ابيك دين اكنت قاضيته في انه لا يسقط بالموت لان الشارع تعمل هذا فحينا اذا مات من عليه دين فان الدين مقدم دين المال فان الدين مقدم وكذلك في من تركاته في الحج وفي أداء الزكاه ونحو ذلك والمؤثر على الملائم والملائم على الغريب سبق شرح هذا لأن المؤثر اقوى من الملائم والملائم اقوى من الغريب والمناسبه على الشبهية يعني التعليل بالوصف المناسب اولى من التعليل بالشبه لانه أقوى ثم انتقل المؤلف رحمه الله الى باب الاجتهاد والتقليد طبعا هذه الصوره لم نضرب لها امثله لان نطيل وامثلتها موجوده في الكتب ولو استغرقنا اكثر من ذلك ربما قال المجلس فننتقل الى باب الاجتهاد والتقليد وهو المتعلق بالركن الثالث او الشيء الثالث في تعريف علم الاصول وهو ايه وحال المستفيد لما ذكروا المستفيد الذي هو المجتهد المستثمر من الادله استطردوا إلى ذكر المقلد لانه مقابله فتكلم هنا على الاجتهاد والتقليد وهذا الباب من اهم ابواب اصول الفقه باعتبار انه يعرف به الإنسان من المجتهد ومن المقلد فيعرف من الذي يستفتيه ومن الذي لا يستفتيه من الذي يعول على قوله وفهمه في دين الله ومن الذي لا يعول على كلامه لانه مقلد والادعاء كثير قد يدعي الانسان أنه مجتهد يظن نفسه مجتهدا ولكنه لم يحقق الشروط وهذه الشروط كما قلت لكم موجوده متفق على كثير منها وفي بعضها خلاف هذه الشروط المتفق عليها موجوده في الواقع في نفس الامر وجدت في المجتهدين عبر العصور وجدت في مجتهدي الصحابة رضي الله عنه وجدت في مجتهدي التابعين كسعيد بن المسيب والحسن البصري وجدت في اتباعهم وجدت في الائمه الاربعه وكبار اصحابهم وجدت في الاوزاعي وسفيان ابن عيينه والليث بن سعد وهكذا وجدت في الائمه فنظر العلماء إلى احوال هؤلاء الائمه وإلى الملكات التي عندهم فيزتهم عن غيرهم فقالوا هذه الشروط هي التي تؤهل الناظر بالنظر في الدليل ومن سواه فإنه يرجع إلى المجتهد وليس له أن يستقل بالنظر في نصوص الكتاب والسنه ليس معنى ذلك انه غير مخاطب بالشرع لكنه ليس مخاطبا بالنظر في ادله الشرع ولكنه سياخذ الأحكام الشرعيه بالواسطه وليس بالاصاله فالناس إما مجتهد ينظر استقلالا ولا له التقليد إلا في مواضع ضيقه جدا كان كنضيق الوقت مثلا على الخلاف وإما مقلد فلا يجوز له أن يجتهد انما يرجع إلى كلام اهل العلم دل على ذلك قول الله تعالى فاسالوا اهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقوله وقوله ولو ردوه الى الرسول والى اول الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه وعلى هذا اجماع المسلمين حتى عد من, من منع التقليد من أهل البدع الذي يقول لا يقلد أحد احدا ويرجع كل الناس الى هذا كلام الخوارج وكلام بعض المعتزله وهم من شيء من ثيما اهل البدع واما اهل السنه فانهم يجزمون ان الناس إما مقلد واما مجتهد وان المقلدين أكثر من المجتهدين لان عموم الناس نوعا الناس مقلدون لأن الاجتهاد يحتاج إلى ملكات ويحتاج إلى تفرغ والى تحصيل أمور الناس تيسر لكل أحد فلولا نظر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقوا في الدين ولينذر قوم من درجه عليهم انعلم يحضرون فلا لو لو فرض الاجتهاد على كل الناس لا تعطلت مصالح الدنيا لو كل الناس طلاب علم هيقعدوا ينقطعوا للعلم تعطلت مصالح الدنيا لا في طب ولا في هندسه ولا في صيدله ولا في بيع ولا شراء ولا اي شيء الدنيا فلا بد حينئذ أن معظم الناس لعدا اما لعدم امكانياتهم ابتداءا واما لانهم يمكنهم لكنهم انشغلوا بمعايشهم فمعظم الناس حينئذ ليس مجتهدا وإنما المجتهدون قلة في الامه وربما يكونون نذره في بعض الازمان وربما لا يوجدون في بعض الأزمان فاختلفوا هل باب الاجتهاد أغلق ولا لم يغلق الصريح انه لم يغلق وفضل الله واسع لكن وبعدين مش معنى ان نقول لك ان الدعم ليس لك والمتشبع بما لم يعطى كلافه ثوب يزوف والناظر في الكتب يتعجب يعني العلماء يحكون من القرن السادس الهجري والسابع الهجري ابن الصلاح في القرن السابع والنووي ومن اسه بعدهما وسبق ايضا الى ان المجتهدين عدموا من ازمنه متطاولة ده الكلام ده فين في القرن السابع الهجري عدموا من ازمنه متطاوله يعني بيتكلموا على مثلا عشرات السنين مضت يعني قبل ابن تيميه كان بيقولوا كده وبعد ابن تيميه الامر اشد ولهذا اختلف هل شيخ الاسلام ابن تيميه مجتهد ولا لا وليس هذا موضع تحقيق هذه المسائل لكن قيل ان ابن تيميه وابن دقيق العيد وتقي السكي هؤلاء الثلاثه مجتهدون حصلوا رتبه الاجتهاد وفضل الله لا ينقطع الناظر في تصرفات هؤلاء الائمه يدرك انهم مجتهدون بالفعل وقد قالوا فاق ورا ثلاثه في في الدين و وال... في العلم والتقوى والنسب فاق ساق الورى في العلم والفضل والنسك او في الدين والفضل والنسك تقي الدين ابن تيميه وابن دقيق العيد والسبكي يعني تقي السبكي الباب الثالث في الاجتهاد والتقليد الاجتهاد لغة بذل الجهد في فعل شاق الاجتهاد وان تبذل جهدا في تحصيل امر الشاق فمن حصل امرا سهلا لا يقال اجتهد يعني لا تقول اجتهدت حتى املا الكوبة من من الصنبور الا الاجتهاد في كده الا ما لو انت يعني مقعد وبذلت جهدا شديدا في الوصول الى الصنبور وفي ان تملاه فتقول اجتهدت فيها فلا من بذل الجهد لامر شاق وعرفا يعني في عرف اهل العلم في صلاحهم بذل الجهد في تعارف الاحكام يعني اللغة عام اذا كل أمر شاك فانه اجتهاد في اللغة بذل الجهد فيه يكون اجتهادا لكن في الشرع الأمر اضيق بذل الجهد في أمر خاص وهو تعارف الاحكام الشرعيه فيكون اخص من التعريف اللغوي كما هو الأصل في التعريفات الشرعيه وتمامه بذل وسع في الطلب الى غايته يعني الاجتهاد اما ان يكون اجتهاد اجتهادا كاملا تاما وصل فيه الانسان إلى اقصى الغايه بذل كل ما يمكنه ولم يبقى عنده مزيد جهد يبذل عجز عن المزيد ظل يجتهد حتى عجز عن أي قدر زائد هذا تمام الاجتهاد وفي اجتهاد ناقص وهو ان ينظر يبذل جهدا نعم ولكن ليس الجهد الكامل لم يستغرق وسعه وطاقته وشرط المجتهد اللي هو إذا عدم عدم المجتهد ما عرفنا ما هو الشرط يلزم من عدمه العدم فاذا تخلف شرط من هذه الشروط فليس هذا الرجل أو ليست هذه المرأة من أهل الاجتهاد ليس هذا الإنسان مجتهدا شرطه الاحاطه بمدارك الاحكام اول شرط ان يحيط بمدارك الاحكام مش المعرفة أو مطلق المعرفة لا الاحاطه يعني أن يكون عنده من النظر والمعرفة ما يجعل أصول الأحكام تحت نظري تحت بصري يعرف الكتاب والسنه والاجماع والقياس وغيره من مدارك الاحكام اللي هي ادله فهو محيط بها فالذي يجهل الأدلة والذي يعرفها بعض معرفة لا تبلغ مبلغ الاحاطه ليس من أهل الاجتهاد قال شرط المجتهد الاحاطه بمدارك الاحكام مدرك الحكم يعني دليل الحكم الذي ادرك به الحكم وتوصل به اليه وهي اصول اربعه الكتاب والسنه والاجماع والاستصحاب والقياس اصول اربعه والقياس وترتيب وترتيبها الاحاطه بمدارك الأحكام وترتيبها يعني يعرف ترتيب الأدلة يعني اذا تعارضت يعرف ما الذي يقدمه وما الذي يؤخره فيلزم عناد أن يكون عارفا بعلم أصول الفقه ولهذا كان علم اصول الفقه شرطا من شروط الاجتهاد لا يكون الانسان مجتهدا الا اذا كان اصوليا والاصولي مش الذي قرأ كتابا في الاصول ولكن الذي عرف الاصول صار الاصول من من يعني في ذهنه واستحضره ويعرف كلام العلماء فيه والخلاف الذي فيه ويعرف الادله والمناقشات يعني صار من اهل هذه الصنعه الاصول من عرف هذه الصنع وصار منشغلا بها وليس الذي قرأ الورقات مثلا او حتى قرأ قواعد الأصول هذا يعني احنا الان سمعنا معظم مسائل الأصول أو مهم, مهم مسائل الأصول صرنا اصوليين هل انتوا عندكم شروط الاجتهاد لا لكن على الطريق انتوا الان على الطريق درستم شيئا وتحتاجون إلى تكمله حتى تحصل لكم هذه الملكه فلا بد من معرفة الادله وترتيبها وما يعتبر للحكم في الجمله يعني يشترط المجال أن يعرف ما الذي يعتبر في الحكم من ادلته والعلم باحواله وقرائنه وكل ما يشترط في العام الخاص والمطلق المقيد والناسخ والمنسوخ وغير ذلك من الامور التي لا بد من معرفتها في الحكم إلا العدالة فالعداله الذي سبق وتعريفها بأنها استقامه الدين بفعل ما الواجبات وترك المحرمات وعدم الاصرار على الصغائر وعدم فعل الكبائر واجتناب خوارم المروات الى اخره هذه ليست شرطا في الاجتهاد لكنها شرط في الاستفتاء يعني لا تستفتي فاسقا لكن الفاسق يكون عالما نعم العداله ليست شرطا في الاجتهاد لكنها شرط لأن يصح تفتاؤه فهذا العالم يكون عالما وهو فاسق نعم لكن يكون يصح الاستفتاء يجوزا يجوزا التستفتاؤه الذمة الذمه بالاستفتاء لا لا تبرأ الذمه لكن اجتهاده لنفسه يعني يجتهد لنفسه وكذلك في الاجماع يعتبر به في الاجماع لو كان فاسقا انه عالم الا العداله فان له الاخذ باجتهاد نفسه يعني للمجتهد ان الفاسق ان يجتهد او يفتي نفسه بل ليس له ان يستفتا غيره ليه انه مجتهد فيعمل باجتهاد نفسه بل هي شرط لقبول فتواه يعني العداله شرط للاستفتاء وليست شرطا للاجتهاد فيعرف يعني فيعرف المجتهد من الكتاب والسنة ما يتعلق بالاحكام فمن القرآن قدر 500 ايه اللي هي ايات الأحكام وهذا العد في الحقيقة فيه نظر لانهم قالوا ليست آيات الاحكام قاصره على ما فيه الأحكام بالصراحه بل ما فيه بالتنبيه والايماء وبعض القصص حتى إننا أخذنا مثلا من قصة يوسف عليه السلام بعض الأمور المتعلقه بالقرائن ومن قصه مريم عليها السلام مساله القرعه فهذه قصص ومع ذلك اخذنا منها احكاما فليس كل ما كان في القرآن من القصص نقول خلاص المستند لا ينظر فيه بل الصحيح انه يتعدى الامر عن آيات الاحكام إلى القرآن لانه ما من آية إلا أو معظم الآيات, معظم الايات معظم الايات معظم ايات القران يستفاد منها احكام شرعيه اما بالنص واما بالتنبيه او الاشاره فمن القرآن قدر 500 آية لا حفظها لفظا بل معانيها يعني يستحضرها ويعرف معانيها حتى وان لم يكن حافظا لها فلا شرط حفظ القرآن لكن شرط معرفته هو معرفه معاني ليطلبها عند حاجتها ومن السنة ما هو مدون في كتب الائمه يعني لا بد ان يعرف المجتهد من السنه الاحاديث المدونه في الكتب المعتبره اللي هي دواوين الاسلام كالصحيحين وكتب الاربعه وابن خزيمه وابن حبان ومصدي احمد وموطا امامك ونحو ذلك والناسخ والمنسوخ يعني يعرف الناسخة او المنسوخه منهما يعني من الكتاب والسنه حتى لا يأخذ بمنسوخ ولا يترك الناسخ والصحيحه والضعيفه من الحديث للترجيح يعني لا بد للمجتهد ان يكون عارفا بالتصحيح والتضعيف يعرف كيف يصحح الحديث وكيف يضعف والا كان مقلدا لمن صحح وضعف يبقى في النهايه ايه حتى لو هو ناظر عنده الاله العقليه والاستنطاط لكنه صار مقلدا في ايه في التصحيح والتضعيف فليكن مجتهدا الكلام هنا في المجتهد المطلق او المستقل على بعض الاصطلاحات ان الاجتهاد فيه تقسيمات في مجتهد مستقل ثم المطلق ثم مجتهد المذهب وهم مراتب ثم بعد ذلك المقلد فالمجتهد المستقل ينظر في التصحيح والتضعيف يعني الامام احمد لم يكن يقلد غيره الحديث ده ضعيف ولا صحيح والراوي هذا متهم ولا غير متهم وله النظر المستقل في هذا لكن من ياخذ بكلام الائمه في التصحيح والتضعيف هو مقلد لهم في هذا الجانب حتى وان كان سيستقل بعد ذلك بالنظر لكنه قد يكون اخذ بضعيف وإن كان تقليدا فيا كن له معرفه لا بد ان يكون المستند له معرفته بالتصحيح والتضعيف والرجال والجرح والتعديل الان بعض الناس قصر شروط الاجتهاد على هذا لا يعرفون شروط الاجتهاد الا تصحيح وتضعيف ومع ذلك ليس متقنا للتصحيح والتضعيف وغايته أن يكون مخلدا لبعض المعاصرين أو لبعض الأئمة غايته او يحسن شيئا من الترجيح بين اقوالهم لو اختلفوا لكنه ليس مستقلا بالنظر بل ياخذ قواعد الائمه ويحاكمهم اليها وانا من الطلاب النظر في زماننا وعلي بن المديني وهو من اعلم الناس بالعلل حتى كان البخاري هو شيخ البخاري وكان البخاري يقدمه في العلل ويرجع اليه علي بن المديني مع كوني من اعلم الناس بالحديث والعلل كان يقول أحمد حجه بيني وبين الله كان يقول ايه احمد حجه بيني وبين الله بعض الناس الآن ممن لا يعرفون عشره وعشار ما يعرف عليه في المدينه في الحديث يستنكف من هذه الكلمه واريد أن يكون هو حجة بين نفسي وبين الله هو نظره واجتهاد وهذا هذا يعني من مما جرى علينا بلاء عظيما وشذوذا فمعرفه الانسان بالحديث واحده ليست كافيه هذه بعض شروط الاجتهاد لو كان محدثا من أعلم الناس بالحديث لكنه جاهل بالأصول جاهل باللغة فحرام عليه أن يتكلم في دين الله بكلمة واحدة باجتهاد وجبه التقليل وهذا اجماع ليس فيه خلاف اصلا بين اهل العلم هذا محل اجماع فمعرفه الحديث ليست كافية هذه بعض الشروط طيب فانا من السنة ما هو مدون في كتب الائمه الناسخ والناسخ والمنسوخ او الناسخه يعني يعرف الناسخ والمنسوخ منهما والصحيحه والضعيف من الحديث للترجيح والمجمع عليه من الاحكام يعني لابد ان يعرف مواقيع الاجماع لالا يخالف اجماع ونصب الادله وشروطها يعرف قواعد الاستدلال وكيف استدل وكيف اقدم الادله عند التعارض وما شروط الدليل وما شروط الاخذ به نعم كلي اسماعيل ابن المنذر وابن القطان واجماع ابن حزم وغيرهم من الكتب ما كثير ومن العربية اه بقى في الشرط الذي لا يكاد يوجد في زماننا يعني من الناس من درس الاصول واتقنها وحفظ المتون فيها ويفهمها جيدا ثم عرف الحديث وكمان يعني حنتساهل شويه نقول ان هو ايه يصحح ويضعف باجتهاد تساخنا من احنا ان احنا نسلم له الرايه ونقول له انت مرجع في التصحيح والتضعيف وحفظ القرآن وعرف الاجماع والخلاف والدنيا تمام التمام دي بقى وقع فين في معرفة اللغة العربية فمنهم من لا يعرف اللغة ولا يعرف شيئا عنها اصلا ومنهم من يعرف القدر الذي يخرجه عن كونه جاهلا به مبتدئ الى جروميه مثلا او شرحا من شروحه او خلاص كده الحمد لله تقول له اللغه ليس هي النحو اللغة بقى ايه تعال تعال بقولك ايه هي اللغه مين يقول م. <تصفيق> اسمع اسمع نحو وصرف وعروض ثم قافيه وبعدها لغة قرض وانشاء خط وبيان بيان معان مع محاضره والاشتقاق لها الاداب واسماء الناس مش عارفه اسماء علم اللغه فضل عن معرفه حقائقها يعني قالوا علوم اللغه دي ايه نحو وصرف وعروض ثم قافية وبعدها لغة اللي هو قرض وانشاء خط بيان المعاني مع محاضره والاشتقاق ادي 12 فرع يجمعها اسم الاداب بعضها شرط وبعضها ليس بشرط العروض مثلا ليس بشرط لكنه من كمال الصنعه لكن معرفة لغة العرب بمعرفه متن اللغة يعني ان تكون عندك اطلاع واسع على كلام العرب وشعرها ونثرها والمنقول من زمان الاحتجاج حتى إنك تستطيع أن تفهم كلام العرب على مقتضى فهم العرب يعني مثل الشافعي حجه في لغه العرب عاش مع البدو عاش مع الاعراب واتقن لغته وصار من أهل الاحتجاج في اللغة العربيه فالذي لم يقرا مثلا قاموس المحيط ولا المصرح المنير ولا لسان العرب ولا هذا لا اعرفها اصلا ما اعرفش ارجع لها حتى لو فتحها لا افهم ما فيها ويجي لك والله انا مجتهد هذا آثم باجماع العلماء آثم انا بتكلم في الاف مش بس ان هو مش مجتهد هو مش مجتهد يخلصنا منها خلاص آثم يتكلم يفهم ليس له به علم مالك انت مالكيات في الدين اللغة هي العصب هي ال... ركن ركين ومن أركان فهمي القرآن والسنه القرآن والسنة بلغة العرب فلا ي... مثل ما يقول الشاطبي فلا يتفهمان إلا عن طريق اللغه العرب ما فيش سبيل الى فهم الكتاب والسنه الا لغة العرب امال هم ليه بيذكروا الشعر في التفسير ليه ابن جرير في تفسير ابن جرير المجتهد رحمه الله لماذا يكثر من شعر الجاهليه وكان ابن عباس يحفظ من ذلك وعائشه رضي الله عنها لانها مجتهده لنساءهم مجتهدات تحفظوا الاشعار اشعار العرب و دواوين العرب الكلام ده ليه يعني للطرف العلمي ان انا اقعد وغازل النساء والكلام اللي بيحصل لا انك لان الشعر ديوان العرب لا يمكن ان تفهم كيف كان العرب يتكلمون ومعاني الالفاظ عندهم واساليبهم في الكلام والحقيقة والمجاز والاستعارات والكنايات وغيره الا عن طريق تفاهمي المنقول عنهم من من النظم والنثر فصارت معرفه الشعر معرفه متن اللغه معرفه النحو والصرف والبلاغه بعلومها الثلاثه المعاني والبيان والبديع فرضا فرد كفايه معرفه تو فرد وهي شرط من شروط الاجتهاد الذي لا يعرف البلاغه لم يقرا كتابا في البلاغه لا يعرف الصرف لا يعرف النحو أو لا يعرف إلا المتون المبتره يعني مثلا اردت ايه في النحو والله الاجروميه يا شيخ قطر الندى طب والالفيه مثلا لا لسه يعني ان شاء الله ممكن اقراها طب الصرف تعرف ايه عنه اعرف عنوان الظرف تعرف عنوان الصرف حتى ده ما تعرفوش طب نظره الطرف طب العزيه طب اي حاجه مين ده دق... مين حاجه في الصرف شذا العاص ماشي طب معاصر لك لا والله ما اعرفش برده للصرف طب البلاغه تعرف ايه عن البلاغه علم البيان علم المعاني علم البديع من وضع هذه العلوم ما الكتب الاساسيه فيها ما يعني تعرف غير العلوم دي طيب في البلاغه يقول لك والله طب يعني ايه بلاغه برده ما اعرفش يقول لك هي وليست هي الفصاحه طب الادب تعرفوا مدى عن الشعر والنثر وكتب الادب التي لابد بد ان تطلع عليها لتعرف طرائق العربي في الكلام واساليبهم برضه ما اعرفش طب ممكن تسكت بقى ما تتكلمش تاني في الدين هو اللي بينك ما اعرفش ده انت طبعا ولا منكم كمان نقول ايه ممكن تسكت ولا تتكلم في دين الله واتق الله ولا تفتي ما ليس لك به علم ولا تضع راسك براس الائمه المجتهدين الكبار لان هؤلاء الائمه احاطوا بذلك كله وعرفوا ذلك كله ثم كما قال الشاطبي المبتدئ في اللغة مبتدئ في الشرع والمتوسط في اللغة متوسط في الشرع والمنتهي في اللغة منتهي في الشرع يبقى بحسب رتبتك طب اللي ما يعرفش اللغه اصلا برضه ما يعرفش حاجه في الشرع ده الشاطبي اللي الناس دلوقتي ياخدوا كلامه ويدعون به الاجتهاد ومعرفة مقاصد الشريعه هو لا يخاطبكم ايها الرعاع انما يخاطب اهل العلم ما بكلمكوش انتوا يا اخوان الناس اللي بياخدوا كلام الشاطبي يستدلوا به على مقاصد الشريعة بقى فات ان هو لما قرى للشاطبي بقى هو الشاطبي ما الناس عندها مشكله في ذهنهم لما يقرا اللي بنتمي يتقمص هو ابن تمي يقرا للشاطبي يفتكر نفسه الشاطبي فكونك عرفت فهمت بعض كلامي مش معناه إن بل الشاطبي مع هذا العلم الرهيب بالاصول وبالمقاصد وباللغة ومن من اعلم اهل عصره بهذه العلوم الشاطبي يقول عن نفسه انه مقلد وليس مجتهدا وياخذ كلام اهل المذهب ويعمل به قل لي بقى تواضعنا ما فيش تواضع الحكايه دي لانه لو مجتهد لا يجوز ان يقلد ولو مقلد لا يجوز ان يجتهد فلما الشاطبي يقول عن نفسه مقلد يبقى احنا نقول عن نفسنا ايه انت حتى ما خلصتش الشاطبي يا رجل يعني ممكن تكون لسه انا بقرأ الموافقات مثلا ولم تعرف مقاصد الشاطبي في كلامه تعرف والله المحنه التي نعيش فيها المهم العربية اللغه العربية احنا نعرف العربيات شويه يعني مثلا دي ماركات العربيات السيارات لكن العربية اللي هي اللغة لسه شويه علينا ومن العربية ما يميز به بين صريح الكلام وظاهره ومجمله وحقيقته ومجازه وعامه وخاصه بعض الاخوه كان بيتكلم في الشرع ولما دخلنا نتكلم في العام والخاص نقول النكره في سياق النفي ما كانش عارف يعني ايه نكره اصلا مش عارف نكره مش عارف الموصول انت تقول الاسم الموصول من ادوات العموم ادوات الشرط والاستفهام ما يعرفش ادوات شرط والاستفهام ويقول لك الراجح والمرجوح والله العظيم عجب والله حسبنا الله ونعم الوكيل في من جرى هؤلاء على دين الله رجل لا يعرف اصلا ما يعرفش يعني بتقول له نكره في سياق النفس هو انفيو انكر يا شيخ طيب وعامه وخاصه ومزح ومحكمه ومتشابهه ومطلقه ومقيده ونصه وفحواه اسهل حاجه واحد يقول لك والله اللي انت بتقول ده كله ابو بكر وعمر لا يعني شان عرفنا الجامع على هذا الكلام فينعلم ذلك في مسألة بعينها كان مجتهدا فيها وان لم يعرف غيرها دي مساله تجزؤ الاجتهاد وفيها خلاف هل الاجتهاد يتجزا يكون في بعض ابواب الشرع دون بعض فيتكلم فيما اتقنه ويترك ما لا يتقنه الصحيح انه يتجزا لكن الملكه لا تتجزا الملكه لا بد أن توجد في الإنسان ملكه معرفه اللغه ومعرفه مقاصد الشرع ومعرفة آيات الاحكام وحديث الأحكام وكذا دي لا تتجزا لشروط الاجتهاد مهما يكن لكن قد يحيط بما يطلب لهذه المسألة بعينها دون غيرها فيتكلم فيما عرفه من هذه المساله ولا يتكلم في غيره مش ان واحد يقول لك والله طيب خلاص انا اخذ تجزؤ الاجتهاد انا لا أعرف اللغة ولا اعرف التصحيح والتضعيف ولا أعرف أصول الفقه لكن أنا مختص في مسائل الطهاره هو اصل الطهاره دي ادلتها جايه منين يعني جاي من التوراه والانجيل ولا جاي من كتب الانجليزيه ولا جاي من الروايات والقصص ما هي جايه من كتاب السنه يا راجل فكيف تفهم ادله الطهاره لو انت مش عارف تفهم كتاب والسنه بعض الناس اخذ مساله تجزؤ الاجتهاد وقال لك والله خلاص احنا كده استريحنا انا مش في بالشرع كله لكن انا همسك كتاب الطهاره أذكر كويس جدا واعرف ادلتها واحفظها واعرف الخلاف في واكتب ابحاثا وارجح وانا كده مجتهد في مسائل الطهاره طيب حضرتك تعرف اللغة العربية التي بها تفهم ادله مسائل الطهاره زي ما اتكلمنا حك... شويه موضوع اللغه لا ما اعرفهاش تعرف اصول الفقه عشان تشوف العام والخاص وغيره لا ما اعرفش اصول الفقه طب تعرف ايه يعني تعرف انك تحفظ ادله باب الطهاره من عمدة الاحكام او من بلوغ المرام ده مش كافي حتى لو حفظت الكتب السته مش بس عمدة الاحكام وبلوغ المرام لا يكفي عاوز فأنت مقلد فان علم ذلك في مسألة بعينها كان مجتهدا فيها وان لم يعرف غيرها ويجوز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للغائب والحاضر باذنه يعني الاجتهاد موجود في ذمن النبي عليه الصلاه والسلام للغائب والحاضر إذا ادن له النبي عليه الصلاه والسلام في ذلك ولهذا قال لسعد بن معاذ لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعه ارقعه او من فوق سبع سماوات وقيل للغايب القول الثاني لا يجتهد أحد في زمن النبي على الصلاه والسلام الغائب لان الحاضر يعرف يستطيع ان يعرف الحكم بيقين فما له مل الاجتهاد وصوبنا جزء الشهاد انك لا يقر على خطا وان يكون هو متعبدا به فيما لا وحي فيه يعني ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بالاجتهاد فيما لا يوحى فيه هذه مساله اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم وفيها خلاف طويل والصواب ان النبي عليه الصلاه والسلام يجتهد وهل كل اجتهاده صواب او يمكن أن يحصل خطا ثم يصحح ذلك الوحي فيه خلاف كبير بين العلماء وقيل لا يعني لا يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم بل يوحى اليه فقط لكن على كل حال حتى لو اجتهد فلابد بد الوحية يقره على هذا يعني حتى لو قيل انه اخطا فان الوحي يقر يصححه له مع ان عبارة اخطا ونحوها مما يذكر اننا أن ننطق بها في حق النبي صلى الله عليه وسلم لكن هل وقع أن كره بعض أصحابنا الكلام هنا في جواز الاجتهاد لكن هل وقع الاجتهاد من النبي عليه الصلاه والسلام دي مساله اخرى يعني يجوز الاجتهاد او لا يجوز قال بحث ثم لو جاز هل وقع القائل لا يجوز قال لا يقع القائل يجوز اختلف هل وقع او لم يقع انكره بعض اصحابنا واصحاب الشافعي واكثر المتكلمين والصحيح بلى يعني بلى يعني وقع الاجتهاد من النبي عليه الصلاه جائز وواقع لقصة اثاره بدر فاجتهد النبي عليه الصلاه والسلام في شانهم وكان يريد ان ياخذه بالفداء لكن هو ابو بكر رضي الله عنهما لكن عمر خلفهم في ذلك ونزل قول الله تعالى ما كان للنبي ان يكون له اسرح حتى خنا في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره الكاك قال كان لقصص بدر وغيرها والحق في قول واحد هذه مساله أخرى من أهم مسائل الأصول وهي هل الحق يتعدد او الحق واحد هذه المساله تعرف مساله تصويب المجتهدين وقد أطال فيها المتكلمون كثيرا والصواب القاطع في هذه المساله وهو اجماع السلف وعليه جمهور الاصوليين أن الحق واحد لا يتعدد في نفس الأمر وعليه علامة أو أمارة أو دليل فمن كان من أهل الاجتهاد وبذل الجهد واستفرغ الوسعة في الوصول الى هذا الحق فاصابه فله اجر واذا اخطاه فله اجر واحد ولا اثم عليه فان قلنا انه مصيب بمعنى انه ماجور على كل حال فنعم وقلنا انه مصيب بمعنى انه كالذي خالفه سواء بسواء يعني الحق في قوله والحق في قول خصمه فهذا باطل وتناقض واجماع السلف على خلافه يبقى الناس ثلاثة اقسام غير مجتهد فهذا آثم أصاب واخطا فاهمين اللي انا بقوله ده غير المجتهد لو نظر, لو نظر في الأدلة فقال بقول استنبط قول فهذا آثم حتى لو أصاب الاسم جاي منين بل انه تكلم فيما لا علم له به وأنه قال على الله بغير علم حتى لو اصاب التاثير من, من حيث أنه تجر من أنه تجرأ على الشر كان الذي يصلي من غير اجتهاد ولا تقليد إلى أي قبله اصاب او اخطا فان صلاته باطله ولو أصاب القبلة لان فرضه اما ان يجتهد لو كان من اهل الاجتهاد او يقلد لو كان لا يعرف أدلة القبلي القسم الثاني مجتهد أصاب وهذا له أجران أجر الاجتهاد وأجر الاصابه الثالث مجتهد اخطا بس بدرى الوسع ولكنه اخطا فهذا ماجور اجرا واحدا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران واذا اخطا فله اجر واحد هذا هو الصحيح في المساله قال والحق في قول واحد يعني في نفس الامر والمخطئ في الفروع ولا قاطع معذور يعني المخطئ في المسائل الفقهيه في الفروع يعني ليس في أصول الدين وخطا في مسائل الفقه وليس هناك نص قاطع على خلاف قوله هذا معذور إن كان مجتهدا فله أجر وان كان مقلدا فهو ايضا ماجور تبعا للمجتهد لان المقلد حتى لو سالت بعض الناس يقول لك لو أخذنا بمذهب من المذاهب اليس فيه اخطاء الجواب ايه بلا بقول اليس بل فيه اخطاء طيب خلينا بقى نعرف الراجح من المرجوح نقول له انت اصلا غير اهل المعرفة الراجح من المرجوح هتعرف ازاي الراجح من المرجوح طب ما كده لو خدت بالمذهب كله يبقى عملت حاجات غلط نقول له مين قال لك انك عملت حاجات غلط اخطات لا ما اخطتش انت فرضك ينتهي عند ايه عند السؤال آخر المطلوب منك هو ده فاساله اهل الذكر لو أن الله تعالى سيعاقب الإنسان لو اخطا المسؤول سيعاقب السيد لو اخطا المسؤول لكان يحيله على خطر سالوا اهل الذكر وبعد كده بحثوا بقى اخطأ ولا اصابه لا انت اخر اخر التكليف عندك قبل العمل يعني فاسالوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ام تسالت الله وسالت من تظنه من أهل الذكر او قلدت من تظنه من أهل الذكر خلاص كده انت مثاب على كل حال وهو كمان مساب على كل حال ان كان اخطا فله اجر وان كان اصاب فله اجر وم. يعني الدنيا سهله انما الدنيا صعبه في ايه بقى ان حضرتك تعمل نفسك من اهل الذكر وتنظر في الادله نظره اهل الذكر وتجتهد فانت آثم بكل حال اخطت او اخطات ولهذا سبق لنا ان المصلي في الفروع لا ينكر عليه اذا لم يكن هناك دليل قاطع على خطا من نص قطعي أو اجماع أو قياس جلي ما سوى ذلك لا يكون أو يخالف قاعده من قواعد الشرع المستقره ما سوى هذه الأربعة لا يكون خطأه مما ينكر عليه فيه ولهذا قلت لكم من قبل إنه لا يفثق في مسائل الفقه يعني لا يفسق الإنسان لو اختار قولا من الاقوال الفقهيه باجتهاد أو بتقليد الاقوال الفقيه المعتبره مش خلافات الاجماع والشذوذ من الاقوال لا الكلام في الاقوال المعتبره وكون القول معتبرا معناه خلاف في سائر يعني معناه أنه لا اجماع ولا نص قطعي لازم كده قطعي لان ممكن يخالف نصا ظاهرا من أجل ان هناك احتمال اخر ان هناك احتمالا اخر ولا نص قطعي ولا قياس جلي لو يقطع فيه بنشء الفرق من اصله الفرع او ثبتت علته بنص واجماع ولا قاعده مستمره مستقره وهذه معظم مسائل الفقه بلا ولي من ذلك نص عليه اهل العلم لكحبل اولي من هذا الباب خلاف سائر خيار المجلس عند المالكيه ينفونه خلاف سائر وضوء لحم الابل خلاف سائر الاسفان خلاف سائر وجوب صلاه الجماعه انا اقول لكم اللي احنا قلنا ثاني خلاف سائر ايه ثاني عندكم مش سائر عشان اقول لكم سائر ايه اللحيه من اللحيه خلاف سائر لا النبيز لا النبيز قالوا قالوا ان هذا اختلفوا به قالوا يفسق في خلاف في فسقه وفي في الحد يقام عليه الحد يعني هذا في خلاف النبي صرف في الخلاف هذا ايه توصل حضراتكم وصل ايوه التوسل خلاف سائل ايه يعني خوفنا التوسل خلاف سائل ايه انا تعيين العله في خلاف غير سؤال الميت من دون الله التوسل هو أن تجعل الإنسان حيا كان او وسيلة وسيله بينك وبين الله عز وجل تقول يا رب اسالك بفلان فانت تسال من فلان ولا تسال الله هم تسأل الله بفلان غير أسأل فلانا ده دعاء غير الله شرك لكن اساله اذا كان يعني المسؤول ميتا أو غائبا أو غير قادر لكن سؤال الحي القادر ما فيهوش حاجه اساله كما اسالكك كذا لكن سؤال الميت أو الغائب شرك لكن التوسل اللهم اني اسالك بفلان أو بحق فلان او بحرمه فلان هذا في خلاف سائد حتى عارف مين اللي قال عليه سائد الشيخ محمد بن عبد الوهاب. نص على أن هذه المساله خلافية ولا ان فيها فقهيه مش عقاديه كمان فقهيه وان ال... وان فيها قولين كراهه واباحه ماشي تحريم كمان وانه يقول بقول من قال بالكراهه مصدقني مصدقني مش تتدان يرجع للدرر الثانيه وتجد هذا الكلام الدرر الثانيه في الاجوبه النجديه خلاص كفايه بس عشان. يعني شيء قوي كده ها اخواننا الرساله بس المشكله المتعصبون جعلوا مساله كبيره لكن قضوا الارسال مساله خلافيه سائغه طبعا فالتوسل بال بدع... بأن يقول الله من نسالك بنبيك أو بالصالحين أو كذا فيه خلاف ومذهب الحنابلة جوازه بل مذهب الجمهور واشد المذاهب فيه هو الذي منعته هم الحنفيه كل الكلام ده جديد طبعا صح الحمد لله احنا بنحب نجيب لكم الحاجات الجديده التي هي قديمه ليست جديده لكنها يعني تجدد لكم العهد وفيها ادله متجاذه من الطرفين وهذا كان من الخلاف السائر بعض المتشنجين حتى يخالف طب انت اخترت التحريم او الكراهه يا راجل ده حتى من تنسبون اليه يعني يقال مثلا الوهابية نسبة نسبه للشيخ محمد بن عبد الوهاب بغض النظر عن صحة انس او غيرها وانه يوصف الشيخ رحمه الله باشياء هو منها بريء ده الراجل نفسه قال ان المساله خلافيه فقهيه يعني انتم ملاكين انتوا الملك ده بيقولوا يعني انتوا من حتى بعض الناس قالوا عن هذه المساله يعني من مسائل الشرك ومسائل عظيمه ويعملها لك قصه كبيره وليس كذلك حتى شيخ الاسلام في كتابه قاعدة جليله في التوسل والوسيله عرفه كله على شكل كلام فيه كلام من يعرض الخلاف وان كان هو ينتصر للمنع لكن كلام من يعرض الخلاف على انه مساله وذكر نص احمد وان المنصوص عن احمد جواز ذلك فخلاص ان شاء الله يعني الله من باب النصيحه ممكن لكن لازم باب الانكار ولانه مثلا اشرك بالله لا لم يشرك ولم ياتي بمحرم اه فانكرش علينا يعني انا اكتشفت عليه ممكن تقول الافضل الا تقولها لكن ما تقولوش شرك وكذا و... لا لم يقل احد انه شرك اصلا يعني لم يقل احد بهذا القول ولم يقل أحد انه كبيره ولم يقل احد معتبر يعني كلام في المعتبرين من العلماء خلاص الخلاف موجود مثلا هذه ليست جديده تكلم فيها العلماء وبحثوها ونصوا على الخلاف فيها وكثير من العلماء اختار الجواز ومنهم ما ذكره اصحابنا في الاستسقاء انه يتوسل بالصالحين طلع الصالحين نتوسل بيهم في دعاء الاستسقاء رجالهوش يا اخوان بس حتى عايزين نعمل لكم ايه نغير لكم العلم يعني هو العلم كده ايه الغالب في ناس التوسل صح احسن لما يكون الغالب في الناس التوسل لا تاتي اليهم اتيانا من ينكر عليهم وكانهم اتوا بعظيمه من العظائم شبههم ولذا اردت ان ترسلهم الى الاحوط او تخرج من الخلاف ده كلام جميل الخروج من الخلاف مستحب لكن يكون بطريقه غير طريقه انكار المنكر المنكر هو الذي ينكر ما سوى المنكر لا ينكر والمنكر ليس منه مسائل الخلاف الفقهي ولذلك كان بعض الاخوه يذاع الناس منه في ان ياتي ويتحدى الناس ويعاندهم في مسائل فقهيه هم تعرفوها واخذوا بها بناء على ما يعني نشأوا عليه زي القنوط في الفجر مثلا نحن نقول قنوط الفجر ايه عندنا بدعه مكروه بدعه مكروه البدعه منها مكروه منها حرام ومع ذلك لا ننكر على من قالته في صلاه الفجر والامام احمد نص على انه يرفع يديه خلف من دعا في قنوت الفجر نقول امين خلفه انما في بعض الاخوه يقول لك لا لا أصلي في هذا المسجد عشان بيقنت ويوصليت يروح نوصل بقى بالناس يتعمد اخيرا فلا يقبل فيعمل للناس مشكله ومثل هذه المسائل انما حصل فيها هذا الأمر لان الناس لم طلبات العلم أو من يفعل هذه الافعال لم يتعلموها على سنن اهل العلم تعلموها على طريقه التشنج وعلى طريقه القول الواحد فقط اللي هو الحق وما سواه باطل وما بعد الحق الا الضلال بس لكن لم يتعلموها على طريقه خلاف الفقه المعتبر وتسويغ الخلاف حيث لم يكن فيه أمر قاطع ينفيه ولا انكار في مسائل الفروع كما أجمع على ذلك العلماء ذكر ذلك السيوطي وغيره فهذه النفسية هي التي تجعل طالب العلم هادئ البال هادئ النفس في تناوله لمسائل الفقه بعض الناس يعني يزدادوا تمسكا بهذه الامور اللي انا بنص على خلافها من باب الغربه غربه أهل الاسلام وغربه اهل السنه غربه اهل الاسلام في اهل الأديان وغربة أهل السنه في اهل الاسلام فيتقصد الغربه يعني خير بيعمل حاجات يبقى هو غريب فيها وانا غير مشروع اصلا يعني ليس مطلوبا منك أن توقع نفسك في الغربه إنما لو هي جاءك لانك متمسك بالسنه كلام جميل لكن انا ما اروحش اجيب الحاجات الغريبه واقول الغربه بقى وبعدين مهما تردوا عليه ومهما تنكروا عليا ازداد تمسكا لان هو فاكر ان للغرباء كل ما تنكروا عليا اكتر كل ما يبقى لي اكتر نقول له هذا في, في الغربه الحقيقيه في غربه السنة مع البدعه مش في غربه قول في قوم رجحه خلافه وانت عاوز تعمل لهم حاجات غريبه بل بالعكس ولهذا الامام مالك رفض ان يعمم موطئه على الاقطار الموطئ كتاب حديث مش كتاب راس الامام مالك رفض هذا مع ان كان في قرار ملكي تخيل بقى لما يكون خليفه المؤمنين أمير المؤمنين سيعمم هذا الكتاب على كل بلاد الإسلام كل المسلمين هيمشوا على كلام الامام مالك الامام مالك يعتقد ان ما فيه حق ولا لا اكيد يعتقد ولا كانش كاتبه وما كانش عامل به لكن يرفض أن يرفض ان يعمم الموطا على افكار المسلمين ويعلل ذلك بأن كل بلد سبقت إلى سبقت الى اهلها اقاويل عليه وهذا سيؤدي إلى خلاف وتشتت واضطراب في الفتوى فدع الناس على ما نشؤوا عليه بلا امقوال معتبرة فلما يكون بلد زي بلاد غرب أفريقيا الجزائر وتونس والمغرب وليبيا وايضا ساحل العاج و... ونحو هذه البلاد أ... أ... أ... هذه البلاد على مذهب الامام مالك فليس من الحكمة اصلا أن تذهب اليهم وتخالفهم في مذهبه ولا ان تنشر فيهم مذهبا آخر ولا أن تشرح كتابا غير الكتب التي اعتمدوها هذا سبب من الاضطراب وفتح ابواب الفساد ما الله به عليه بخلاف البلاد التي فيها تنوع وتعدد مذهبي ممكن ان يفعلوا فيها هذا وذكرت لكم أو لبعضكم من قبل إن الشيخ محمد بن ابراهيم الشيخ الشيخ ابن باز رحمه الله كان ينكر على من يفتي في نجد بأن الطلاق الثلاث يقع واحدا وهو يعرف طبعا ده كلام الشيخ الاسلام المزيميه قبل ما يبقى هذه الفتوى الرسميه في السعودية كان ينكر انكار بليغا بل عندي مش عندي ما موجود يعني في رساله في مجموعه رسائله مجموعه رسائل الشيخ محمد بن ابراهيم كتب لبعض المفتين الذين يفتون على خلاف المذهب الحنبلي كتابا شديدا اللهجه حتى قال له ارجو أن يكون عندك من أسباب احترامك لنفسك ما يمنعك من أن تفتي بخلاف المشرور من المذهب يعني يهدده والا سافعل بك كذا وكذا ده مش تعصب يا اخوانا ده ده حفظ لدين الناس لان عامه الناس ما ينفعش تديهم الطلبات في في فتاويهم واحد يقول حلال وواحد يقول حرام والناس تمشي متشتته فلا تنضبط أمور الناس الا بهذه الطريقه ولذلك ما فسد الأمر في السعودية على الوجه الذي نراه الآن إلا بعد أن فتحت ابواب النظر في الأقوال الأخرى والترجيحات وفي مساله فيها خلاف بعد ما فيهاش خلاف وحصل انعدام او اهتزاز ثقه الناس بعلماءهم والقدامه فكان الأمر جيدا إلى حد كبير لما كان الفتوى على قول واحد في مذهب الامام احمد مش عشان مذهب الحنبلي افضل من لكن هو ده مذهب البلد كالمالكيه في في غرب افريقيا وكالشافعيه في اندونيسيا وماليزيا ونحوها وكالحنفيه في بلاد ما وراء النهر فهذا دين الناس لا تلعب بدين الناس بترجيح قول لا يعرفونه وكذلك هنا في مصر في بعض خصوصا في محافظات الوجه البحري هؤلاء الناس اللي الظاهرة الظاهره عندهم على مذهب الشافعيه فليس من العقل ولا من الحكمة ولا حتى من الدين ان تنكر عليهم هذه الامور او ان تدخل وتغيظهم فكلما فعلت فعلا انكروا عليك تعد انت هذا من الغربه والتمسك بالسنن هذا عبث وليس ان التمسك بالسنن هذا عبث وهذا عبث بدين الناس وهذا ايقاع للناس في العداوة والبغضاء وليس من طريق اهل العلم ولهذا كلما اتسع نظر الإنسان في هذه المسائل كلما خف إنكاره واتسع صدره وهدات نفسه قال الامام احمد رجل الف كتابا سماه كتاب الاختلاف قال سميه كتاب السنن قال سلمي كتاب السعة الاختلاف ايه سعه رحمة رحمه بالناس الله يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح والحق في قول واحد والمخطئ في الفروع ولا قاطع معذور ماجور على اجتهاده وقال بعض المتكلمين هذا القول الثاني ان الحق يتعدد وهذا باطل خلاف الاجماع قال كل مجتهد مصيب وليس على الحق دليل مطلوب هذا كلام باطل تماما واطال اهل العلم في رد في كتب الاصول وقال بعضهم واختلف فيه عن ابي حنيفه واصحابه يعني بعضهم نقل الخلاف عن ابي حنيفه رحمه الله في هذا وزعم الجاحظ الجاحظ المعتزلي صاحب الكتب البديعه في الادب فليس عندنا في التراث فيما اعلم مثل الجاحظ في الكتابات النفرية كتاب الحيوان والبيان والتبيين كتب الجاحظ عموما افضل كتب يمكن ان تاخذ منها البلاغه والفصاحه وحسن التعبير وحسن البيان مع كون الجاحظ من اشد الناس بدعه لابد ان نفرق بين الامور الجاحظ لا يستغني عن كتاباته اديب او بليغ لا يستغني مع قوله مقتدعا في بدعه المعتزله غاليا في هذه البدع <تصفيق> ونقله عنه افضل شنيعه من هذا القول زعم الجاحظ أن مخالف المله متى عجز عن درك الحق فهو معذور غير اخر يعني لو واحد اجتهد وقدم اجتهادا ان يكون يهوديا او نصرانيا يبقى ده خلاص عمل اللي عليه ومفيش اثماليه طبعا هذا هذه زندقة ده مش مش كلام باطل ده زندقه والعياذ بالله مخالفه لقطعيات الدين <تصفيق> وقال العنبري كل مجتهد مصيب في الاصول والفروع كل مجتهد مصيب في الاصول والفروع وهذا الذي نقل عن العنبري ان حتى المجتهد في الاصول يعني في غير مله الاسلام يعني اختلف في اصول الدين كاختلافات المعتزله مع الخوارج مع الرافضه مع اهل السنة مع المرجئة مع الجهميه قال كل الكلام ده ده مجتهد وقداه اجتهاده ما دام في اطار الاسلام فهو معذور وهذا الكلام وان قيل ان العنبري قاله فقد ثبت رجوعه عنه حتى قال لما عرف الحق في هذا ارجع وانا صاغير ولان اكون ذنبا في الحق خير من ان اكون راسا في الباطل كلام جميل عن, عن بالي من ائمه اهل السنه لا ليس من اصحابها قال ارجع قال اذا ارجع وانا صاغير ولن ابراشي يا اخوانا اذا ارجع وانا صاغير ولان اكون ذنبا في الحق خير من ان اكون راسا في الباطل يرد المؤلف على العنبري قال فإن أراد أنه اتى بما أمر به يعني كل من مصيب مصيبه يعني اتى بما أمر به فكقول الجاحب وهذا باطل لانه لم ياتي بما امر به الذي امر به هو الاسلام وهو السنه وان اراد في نفس الأمر يعني هو مصيب في نفس الأمر لازم التناقض يبقى الحق يبقى الاسلام والكفر زي بعض والسنه والبدعه زي بعض وهذا لا يقوله عقيش فإن تعارض عنده دليلان يعني عند المجتهد انتعرض عند المجتهد لدليلان واستويا من كل وجه حاول بكل طرق الجمع ما عرفش يجمع طب حاول يرجح لم يستطع الترجيح فماذا يصنع قال توقف ولم يحكم بواحد منهما وهذا يقع بحسب اطلاع الانسان وبحسب معرفته وتقواه وغير ذلك وقد نقل عن الامام الشافعي رحمه الله توقفه في بضع عشرة مساله وعن غيره كثير يعني يحصل هذا للمجتهد ينظر ويتوقف فقلت تعرضت عندي الادله ليس هناك تعارض في نفس الامر انما التعارض في ظن المجتهد في يتوقف وقال بعض الحنفيه والشافعية يخير يعني يخير بان يختار بايهما شاء لكن الاقرب انه يتوقف ولا يخير وليس له ان يقول فيه قولان حكايه عن نفسه في حالة واحده لانه متوقف فلا يقول قولان فليس ان نقول ان مساله فيها قولان ويترك الناس كده بل المجت... عموما المفتي يلزمه اذا كان عنده راجح ان يخبر الماسائل بالراجح عنده ولا يجوز أن يفتي بالمرجوح لكن يجوز أن يحيله على من يفتي بخلاف قوله فاهمين المراتب المفتي لا يفتي بالمرجوح لكن له أن يحيل السائل على من يفتيه من أهل العلم بخلاف قوله لأن هو يعتقد ان الخلاف سائغ والمستفتي مش متعين ولا محصور في هذا المفتي هو المستفتي المهم انه يستفتي ايه عالما وثقه وخاص انت واجبك ان تجتهد المستفتي عليه اجتهاد واحد فقط المقلد يجتهد في حاجه واحده بس هو ان يجتهد في سؤال من يثق بعلمه وهو من اهل العلم والديانه لا يسأل كيفما اتفق ولا يسال من لم يتحر في شانه وانما يجتهد في ان يقول هذا الرجل من اهل العلم ومن اهل الديانه لان لو كان فاسق لا يفتي ما ليش عليه فوق ذلك فانا لو خالته عالما والعالم يعلم انه لو افتاني بهذه الفتوى ربما اقع في الحرج وربما أخالف فتواه وربما اتتبع الرخص لان السائل لو سال المفتي وأفتاه بفتوى يلزمها ان ياخذ بها لانه قبل السؤال بيعتقد ايه ان هو ده الدين فينفعش السؤال يجي على غير هواي يروح يسأل واحد ثاني لا يجوز له ذلك اذا ساله ملتزما ففتواه الواجب أن يعمل بها صارت هي الدين في حقه فللمفتي ان يسهل ابتداءا وعارف ان المساله فيها على غيره لكن حين يحيل يحيل على من على عالم ثقه والا يتحمل هو الاسم فيحيل على عالم غير يفتي بخلاف فتواه ولا حرج في ذلك وقد فعلها الامام احمد لما احال بعض الناس حلقة في في على حلقه المدنيين لما على مذهب الامام مالك يفتونه بخلاف قول الامام احمد عادي لا في هذا وعلى هذا درجه اهل العلم <تصفيق> قال وإن حكي ذلك عن الشافعي قال يعني يقول المؤلف ليس للعالم أن يقول فيه قولان حكايه عن نفسه في حالة واحدة في حاله واحدة يعني يفتی بقولين في وقت واحد إذا كان متوقفا وان نقل ذلك عن الشافعي واذا اجتهد فغلب على ظنه الحكم لم يجوز التقليد ام واحد يقول لك والله الاجتهاد فرض والتقليد حرام نقول صح بس في حق مين في حق المجتهد ولذلك لما يقول الامام احمد لابن داوود لا تقلدني ولا تقلد مالكا وخذ من حيث اخذ ده كلام صح من قال لك ان المقلده بيخالفوا الكلام ده والمقلده يقولون هذا الكلام قيل لابن داوود ما تقالش لفلان ابن فلان المعاصر الكلام ده قيل لشخص معين ابو داوود يرى احمد ان هو مجتهد وابو داوود مجتهد فعلا فاحمد بيقول له لا تقلدني طب ما صح ما ينفعش يقلدوا واحمد نفسه لما قيل له سفيان قال وقعنا في بنيات الطريق ما طبعا انت عاوز بن محمد يقلد سفيان ده رسم برسم بعض يعني هما اتنين علماء مجتهدين ما ينفعش واحد فيهم يقلد الثاني طبعا احمد بعد سفيان فلا يقلده ولا أحمد يقلد الشافع هو تلميذه ويخالفه ولا الشافعي يقلد احمد ولا الشافعي يقلد مالك ولا محمد بن الحسن ولا خالد ابي ولا ابو يوسف يقلد ابي حنيفه فكثرت مخالفات محمد بن الحسن وابي يوسف لابن حنيفه مع كونيهما صاحبيه وزفر بن هذيل ايضا خالفه كثيرا دول ائمه كبار مجتهدون لكن تيجي تقول لي لا تقلد احمد ولا تقلد الشافعي ولا تقلد امال انت عاوز منه ايه عاوز عمي يعمل ايه ده كلام اهل البدع يا اخوانا هذا الكلام ان يقلل عمي دا منصوص انه كلام اهل البدع وخلاف الاجماع لا يجوز ان يقال للعامي اجتهد ولا تقلد ده انت بتفسد الدنيا فاذا اجتهد المجتهد فغلب على ظنه الحكم لم يجوز له ان يقلد فرضه الاجتهاد وانما يقلد العامي يقول المؤلف وانما يقلد العامي بعض الناس لا عنده التباس في العامي اقول لك انا مش عام انا خاص انا من خاص مش من عامه مال لحيته كلا تعمل ايه؟ والسب القصير ده بيعمل ايه؟ تقول لي يا عمي ما سيبنا ايه بقى اللي قاعدين على القهوه؟ لا كلكم عوام، عم بلحيه وعم من غير لحيه وعم بيشرب سجاير وعم ما بيشربش سجاير وعم سجاي ملتزم وعم غير ملتزم لان العمي يقابله من المجتهد، العمي هنا قسيم المجتهد فالناس مجتهد او عامي والمقلد من العوام نعم العام درجات لكن في النهايه فهم مجتهدا فليس له ان يشتهر أكتب الدكتور ومن لا يتمكن من الاجتهاد في بعض المثائل فهو فيها لو تجد فصار مجتهدا في ابواب دون ابواب فهو مجتهد في في فيه وعامي فيما لم يجتهد فيه والمجتهد المطلق هو الذي صارت له العلوم خالصة بالقوة القريبة من الفعل من غير حاجة إلى تعب كثير يعني على طبعا في اختلاف في الاصلاح بين المستقل والمطلق وكان المؤلف جعل المطلق بمرتبه المستقل يقول كالائمه الأربعة الائمه الأربعة عندهم الاجتهاد المطلق لا يلزم أن يكون عارفا بكل مسألة زي ما قلنا في اول الشرح في اول هذه الدوره إن الفقيه هو الذي صار الفقه الاسديه بان صار عنده ملكه تؤهله لمعرفة الحكم بالقوة القريبة حتى وان لم يعرفه بالفعل بالقوه القريبه يعني عنده الاله والملكه لو نظر لعرف بالقوه البعيدة يعني زينا كده. كلنا عندنا قوه بعيده لما نتعلم نبقى نعرف يبقى عايزين نتعلم ننظر لكن اللي عنده العلم لكن لم ينظر يقال ايه بالقوه القريبه فقيه يعرف حكم المساله في. اما بالفعل او يعرف حكم المساله بالقوة القريبة في. يعني لو نظر لعرف فالامام مالك سئل عن 40 مساله فقال في 36 لا ادري وبعضه يوصل في 40 مساله يجيب 41 يعني يجيب واحده من عنده كمان يدورها الامام مالك شو في 40 فقال في 36 لا ادري قالوا هو مجتهد ما فيش مشكله طب ما هو ما يعرفش 36 من 40 يعني ايه يعني يعرف العشر نسبة لا تذكر قالوا هو لو نظر لا عرف هو لو عرف واجتهد ولكنه لم ينظر في هذه المساله محتاج وقت للنظر ولم ينظر فلا يؤثر هذا في رتبته قالوا المجتهد المطلق هو الذي صارت العلوم له خالص العلوم مش علم واحد خلاص العلوم كلها قدام عينه يغترف من من بحر وباقي زي ما قالوا سيد بين يديه كتاب مفتوح يجيب من اي من الحته اللي هو عاوزها ويجيب من هنا ومن هنا وقصه ماشي وخبر ماشي وايه احكام ماشي وكل الحاجه كله قدامه سواء لما تبقى كده ان شاء الله يبقى خلص تسلم لك ونيجي نقلده فالعلوم والسنه الكتاب والسنه بين يديه والعلوم واللغة والأصول والحديث والتفسير واثار الصحابه بين يديه سئل الإمام أحمد عن من 100000 حديث إن مراد الحديث هنا أعم من المرفوع يعني حديث أو أثر أو قول الصحابي أو قول التابعي يعني أعم يحفظ 100000 حديث يفتي قال لا اللي بيقول لك أحمد قال خذ من حيث أخذه أيوه بس بيقول لي مين اللي هو واحد 100000 حديث يفتي قال لا طب 200000 حديث قال لا 300000 حديث, حديث قال أرجو يعني ممكن بدأنا بنانا نقبل منه كلام 600000 حديث قال من غير حاجة الى تعب كثير حتى إذا نظر في مسألة استقل بها ولم يحتج الى غيره فده مطلق مش مقيد بحاجه فلهذا قال أصحابنا لا يقلد معضيق الوقت ولا سعته لان هذا مجتهد ينظر ولا يفتي بما لم ينظر فيه إلا حكاية عن غيره يحكي للسائل فقط يحكي للسائل ولا يفتيه بنفس مثلا واحد مجتهد وليس عنده في المساله نظر لم ينظر فيها بعد فجاءه سائل يسأل. لا جد له ان يفتيه من غير اجتهاد لكن له أن يحكي له يقول له ايه قال احمد بن حنبل قال الشافعي يحكي له قول احد المجتهدين يبقى هو السائل عن كلام مجتهد آخر لا ما شبه فان نص في مسألة على حكم وعلله فمذهبه النص المجتهد على مساله في حكم وعلله فمذهبه في كل ما وجدت فيه تلك العله وهذا سبيل التخريج على كلام الائمه فان لم يعلل لم يخرج إلى ما أشبهها وكذلك لا ينقل حكمه في مسالتين متشابهتين كل واحدة إلى الأخرى لان قد تكون المساله متردده بين هذا وهذا فيحصل خلل في التخريج وفي كل هذا فيه أخذ المراد بين اهل العلم فان اختلف حكمه في مسألة واحدة وجهل التاريخ يعني الامام احمد مثلا عنه قولان في مسألة ولا ندري ايهما المتقدم وايما المتاخر قال فمذهبه اشبههما بأصوله واقواهما ننظر إلى أصوله تقتضي ماذا واقوى القولين من حيث النظر الى الادله ايضا يعني حيث النظر الى الادله وحيث النظر إلى أصوله ثم نقول مذهبه كذا وهنا مساله مهمة طيب لحظة وإلا في فالثاني لاستحاله الجمع يعني والا فالقول الثاني لو كان عرفنا التاريخ ناخذ بالقول الثاني ونقول هو مذهبه استحاله الجمع بين قولين متعارضين فناخذ بالثاني والا جهلنا ناخذ بالاقوى وقال بعض اصحابنا والا يعني يكون مذهبه الاول والثاني ويخرج من هذا ومن هذا مسألة تعدد الروايات عن الامام احمد وعن غيره من الائمه لكن الامام احمد اكثر انما يقرر ان هذا هو الراجح في المذهب اهل المذهب لا غيرهم إنما يقرر ان هذا قول الإمام احمد او مذهب الامام احمد اهل المذهب الذين اعتنوا باقوال الامام واعتنوا بنقولاته واعتنوا بادلته واصوله فخرجوا عليه وفهموا اقواله ولا يرجع في ذلك إلى غيرهم فما يجيش واحد يقول لك والله انا انت بتاخذ بمذهب الحنابلله اللي في شرح المنتهى وشرح الاقناع وده يخالف كلام الامام احمد هو شرح المنتهى وشرح الاقناع لما اعتمدوا روايه من الروايات ما كانش بيعملوا حاجه بادك رمب زبادي والله ما حد بيعمله كده انظر في مقدمة الانصاف للمرداوي وشوف كده كيف كيف يختارون القول وانظر في كلام ابن مفلح في الفروع وانظر كيف يرجحون وانظر في كلام التميمي نفسه في رسله المتوسطين وكيف يعرف القول الراجح في مذهب احمد من الروايات المتعدده مساله مش عشوائية وانما لهم نظر هم اخبر بالامام وباصوله وبنقولاته منك واطلعوا على كتب لا لا تعرف انت اسماءها اصلا ذكر في المقدمه كتبا انت متعرفش غير اسمها متعرفش ان هو ذكرها عارف لو ما ذكرهاش متعرفش انها موجوده اصلا في الدنيا اطلع على ذلك كل وضعنا لك خلاصه تيجي انت تهدم كل هذه الجهود وانت حاطط رجلك على رجله ومتكئ على اريكتك وتقول مدى مختلف لنص احمد فضلا عن نص الشرع بعضهم يقول لك كده ده مخالف لراسل احمد فضلا عن نص الشرع أنت لا حج عندي لا في معرفة نص احمد ولا في معرفة نص الشرع أنا اخذه من اهل العلم وليس منك قالوا التقليد لغه وضع الشيء في العنق محيطا به ومنه القلاده اللي توضع في العنق ثم استعمل في تفويض الأمر إلى الغير كانه ربطه بعنقه اللي هو ايه علقها في رقبه تعالم يقول لك علقها في رقبه صح قل تقليد يعني علقته هذا في رقبة العالم وبدا الذمته هو اللي يتحمل بقى والصلاح قبول قول الغير بلا حجه قبول قول الغير من غير أن تعرف حجته فيخرج الأخذ بقوله صلى الله عليه وسلم فالاخذ بالحديث ليس تقليدا لأن الحديث حجه والاجماع كذلك من اخذ بالاجماع فليس مقلدا لانه اخذ بالحجه ثم قال ابو الخطاب العلوم على ضربين ما لا يسوغ فيه التقليد كالاصيليه اللي هو الدين وفي هذا خلاف بين السلف والمتكلمين فمنهم من منع التقليد في الاصول ومنهم من اجاز ذلك ولا يسوغ لنا غيرها هذا وما يسوغ وهو الفروعيه يعني يسوغ التقليد في الفروع هذا بالاجماع باجماع العلماء يسوغ التقرير في الفروع اسمع بقى وقال بعض القدرية يلزم العامية النظر في دليل الفروع مين اللي بيقول كده يا فنه القدريه المعتزله هذا كلام اهل البدع اهل السنه مبيقولوش كده اهل السنه يقولون للعام مش للعامي يجب على العام أن يقلل اهل البدع اللي بعض, اللي بعض السلفيين في دعمهم في زماننا يتقبلنا قولهم هو الان يقول بكلام القدرية المعتزله مش احنا اللي بنقول بكلام البدع ده هو المبتدع الذي يقلب كلام اهل البدع المعتزله ويحيي هذه الاقوال الميته لكن استقر العمل عند اهل العلم من مئات السنين على هذا الكلام الذي نقوله الان ان العاميه لا يجوز له ان ينظر في الدليل وانما ياخذ من المجتهد فقال بعض القدرية يلزم العامية النظر في دليل الفروع ايضا وهو باطل بالاجماع شوف المؤلف بيقول ايه وهو باطل بالاجماع هذا اجماع ما احكي لا لا إشكال فيه اصلا ولا يتصور عقله ولا تصور غيره أن العامي لا يطلب منه أن ينظر في أدلة الشرع وقال ابو الخطاب يلزمه معرفة دلائل الإسلام يعني في أصول الدين فقط ونحوها مما اشتهر فلا كلفه فيه واما الامور الخفيه كسائر مسائل الفقه او عامه مسائل الفقه فيقلد فيها قال ثم العامي لا يستفتي إلا من غلب على ظنه علمه هذا واجب عامي مش واجب النظر ولا الاجتهاد وانما رحمك الله واجبه النظر في مؤهلات المفتي مش اي واحد تساله أي واحد وقف على المنبر خطب خطبه عجبتك او سمعت الشريط قعدت تعيط معاه يبقى عالم لا ليست هذه مؤهلات عالم وما زال القصاص والوعاظ في كل زمان وفي قصص مشهوره بين العلماء وبينها ولا الوعاظ حتى نقلوا عن الأعمش أنه كان جالس في مجلس فيه بعض الوعاظ ما عجبوش الكلام فظل ينتف ابطهه ينتف ينتف نفسه <تصفيق> يعني انا احس تنوال كده وراح الازار الرداء يعني وقعد مش <تصفيق> مش عاجبه طبعا فالواحد زعل يعني مش قايل انت بتعمله ده فده لا ينكر عليه مفيش احترام للمجلس ده مش مجلس علم وكده يعني فخلاص قلت فانا في سنه وانت في بدع ده ناس اللي قالوا السنه ولده تعملوا ده, ده بدع ايه العالم طب ندفع الابطي سنه والكلام اللي انت عاملته تقولوا وتعيدوا وتزيدوا فيه ده بدع نعم لا يعرف انا كيف يعرف لحظه <تصفيق> فالمقصود ان الوعاظ و... زي القصه المشهوره بتاعت يحيى بن معين واحمد بن حنبل لما دخلوا على بعض وعاظ والقصاص قاعد قاعد يقول حدثني يا احمد بن حنبل ويا يحيى بن معين وبعدين ما هما فذهب اليه بقى في اخر المجلس ذهب اليه يحيى بن معين قال له انت بتقول حدثنا احمد بن حنبل يا انا يحيى وهذا احمد بن حنبل قال له ما يحيى بن معين احمق وقد حققت الآن وما فيش احد ابن معين غيرك حدثني مئه كلهم يحيى ابن معين أنا عندي بيت شيخ اسمه يحيى ابن معين وما فيش احد معين في الدنيا غيرك وما فيش احمد بن حنبل غير اللي قاعد ده فمجالس هؤلاء المعاظ كانت تغص بالعوام يعني تلاقي مثلا المجلس فيه عشرات الالاف عشرات الالاف من الناس ده مش دليل ان عالم إنما العالم هو الذي حصل الملكات التي ذكرناها من قبل فالعامي لا يستفتي بمجرد ان فلان واعظ ولا فلان دموعه قريبه ولا فلان بيقعد يعيط يا شيخ الكلام دم... ده ليس في ميزان العلم كن رجل صالح ماشي عابد ماشي دا دا على العين والراس لكن العلم شيء آخر طب كيف يعرف ان هذا عالم قالوا إما بالاستفاضه استفيض عند أهل العلم وينتشر ويشتهر في الناس بعد ذلك تبع لو ان فلان عالم وإما بتزكيه العلماء المعروفين له وإما بان يجلس في مجلس التدريس والعلم بإذن أهل العلم ولا انكار عليه في ذلك ونحن ذلك من القراء اللي اتخلى العام يقول ده عالم لكن ماشي في الشارع بليخيا قاعد بيدّي درس وخلاص كده في اي مسجد مش معروف اللي بيدّي فيه كل هذه الأمور لا تجعل الانسان ييأس البعض الناس الان ييأس في مسائل الطلاق يروح الى سالت امام المسجد امام الزاويه اللي تحت البيت لم تبرئ دمك كبره وذمته بسؤال العالم أعرف انه عالم وانا وانا جاهل تعرفه بالاستفاضه بالشهره بتزكيه العلماء ونحو ذلك مما ذكره من القرائن ثم العامي لا يستفتي إلا من غلب على ظنه علمه لاشتهاره بالعلم يعني كيف يغلب على ظنه قال لاشتهاره بالعلم والدين لا يكفي العلم فقط بل لا بد من الديانه فالعالم المعروف بالتساهل والمعروف بتتبع الرخص والمعروف بالفسق بيروح يحضر في انديه الروتاري وبتصور مع الممثلات والراقصات ويروح يهني النصارى باعيادهم ده فسق ده مش فسق, فسق واحد يقول لك والله عادي جدا بيصور مع الراقصات ويقول له هذه بيرثدي هابي بيرثدي بيرث لفلان عادي يعني وداخل الروتاري برضه عادي وانهنئ المشركين باعيادهم التي الاجماع على تحريم ذلك بل قيل بالكفر منهنئهم برضه عادي والربا عادي وكل الدنيا كده خلاص بقت عند هؤلاء بهذه الطريقه فهنا لا يجوز استفتاءهم ولا يجوز أن تحيل عليهم ولا يقول لك النصارى مش كفرة ده كافر بقى يا مست لازم ما بقاش فاسق ده بقى كافر استعاذ بالله اللي يقول لك ان النصارى ليسوا كفارا كافر باجماع المسلمين فكيف استفتى هؤلاء حتى لو لبس عمه ولو عمل ايه لو الاستاذ الدكتور لو لو ثلاثه ماجستير واثنين دكتورا عقليه علميه ومعنيه فذه هو لا يصح ان استفتي انه فاسق فلا بد ان يشتهر بالعلم وبالدين عالم ومن أهل اهل من أهل التقوى أو بخبر عدل بذلك اخبره رجل عدل كسال الاخبار الدينيه رجل عدل وثقه يقول له والله هذا الرجل عالم ومن أهل الدين فاذهب اليه واستفته فيكفي هذا لا من عرف بالجهل فلا يستفتي من عرف بالجهل ولا من لم يعرف بالعلم أيضا فانجهل حاله لم يساله فلهذا قال فانجهل حاله لم يسال لو انت سالت واحد ما تعرفش عالم ولا مش عالم فالافضل الا يسال زي ما قلنا برده في خبر في في, في لا نقبل خبر من لم نعرف عدلته وقيل يجوز وصواب انه لا يساله لا تساله الا اذا تحقق فيه العلم والدين فان كان في البلد مجتهدون تخير لو كان في البلد علماء مجتهدون ثقات من أهل الدين فلا يلزم بتقليد واحد وانما يتخير ولا يلزم ان تختي الاعلم ولا الاتقى ولا الاورع وانما يساله من وجد فيه الشرط اللي هو الاجتهاد والعلم والاجتهاد والتقوى ولهذا كان الصحابه يستفتون غير ابي بكر وعمر والتابعون يثبتون غير ابي بكر وعمر مما مما اتفق عليهم من الصحابه فلا يشترط سؤال الاعلم لكن يشترط سؤال المجتهد الدين وقال الخرق ان الاوثق في نفسه أو الاوثق يعني يسال الاوثق في نفسه ولا يسال المفضول مع مع امكان الوصول الى الفضل لكن هذا القول ليس صحيحا الصحيح انه يسال من اتفق له من اهل العلم والدين وهذا آخره يعني هذا اخر المتن والله تعالى اعلم وهو موفق وله الحمد وحده وصلواته على سيدنا محمد الرسول المصطفى وعلى اله وصحبه وسلم ورحمه الله المؤلف وجزاه عنا خيرا ونفعنا الله بعلمه في الدنيا والاخره ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع وبهذا نكون قد انتهينا من هذا المتن المبارك في هذه الليلة ونسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال وان بكم على الخير في دروس اخرى ودورات اخرى وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وسعدنا بكم ورؤيتكم ومجالستكم ونسال الله ان يرزقنا اياكم النافع والعمل الصالح وتقبل منا ومنكم صالح الاعمال وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين